ولكنت نورا بانين بما كنتم تعد للمونا للكتاب وبما كنتم تدرسون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل لهم على نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو مجلسنا الأول من مجالسنا في علوم البلاغة للمبتدئين والذي أشرح فيه كتابي الذي أشرحه هذه المرة هو شرح بغية المبتدي وليس المتن كنت قد شرحته من قبل بغية المبتدي المتن نفسه وهو منشور على موقع اليوتيوب لكن هذه المرة إن شاء الله تعالى أشرح الشرح نفسه وأضيف اضافات عليه حول كما أقول فلسفة أو أفكار البلاغة فالشرح في هذه المرة أعمق وأوسع وأوضح ويكون إن شاء الله تعالى أجود من الشرح السابق الذي اقتصرت فيه على شرح المتن كان في شرح المثل فقط أريد أن أقدم مفتاحا ليس أكثر أن تفهم ما هي الاستعارة ما هو التشبيه ما هي المجاز المرسل ما علاقة الاستعارة بالمجاز ما قضية علم المعاني فقط يعني المفاتيح أما هذه المرة فالأمر فيه نوع من العمق مع مناسبته للمبتدئين كذلك يعني كذلك مع كونه للمبتدئين نعم لكن قبل أن أبدأ في, في شرح الكتاب لابد من وجود بعض المقدمات ابتداء طبعا انا اعتبر نوعا علوم البلاغة علما شرعيا الى حد ما او في هذه العائلة لانه اصلا وضع لقضية اعجاز القرآن وعلاقته مازالت وثيقة ووطيدة بقضية اعجاز القرآن ولهذا ينبغي ان يصطبغ هذا المجلس البلاغي بهذه الصبغة العامة. نعم ابتداء ما هي البلاغة حينما نقول علوم البلاغة ما هي البلاغة؟ الطبيعي في كل علم أن تعرفه ابتداء باللغة ثم تعرفه بالاصطلاح وحينما تجد في بعض الكتب وشرعا كذا هذا يكون في العلوم الشرعية الشرع هو الاصطلاح شرعا كذا ها؟ نعم يعني اصطلاح الشرعيين كل شيء يعرف لغة واصطلاحا لماذا يعرفون الشيء لغة أولا؟ يعرفون الشيء لغة لأن المعنى اللغوي هو المعنى الأصلي الذي يتشكل تشكلات جديدة في الاصطلاح يعني لا أحد يأخذ المعنى الأصلي هكذا كرسي ويقول سأجعله في البلاغة هو كرسي ما العلاقة؟ لا علاقة لا هناك علاقة ولكنه هذا المعنى يتشكل تشكلات جديدة وهذا يدخل معكم في فقه اللغة لماذا ندرس المعنى اللغوي؟ لأن المعنى اللغوي يدخل ويتشكل تشكولات في المعاني الاصطلاحية ولا ينفك لا يذهب لا يذهب بحال فإذا أنت فهمت ما هي حقيقة الشيء في اللغة فهذا معناه أنك فهمت بعد ذلك كيف تشكل في الاصطلاح الاصطلاح كما قلت تشكلات. تشكلات فحينما نقول في علوم البلاغة ما هي في اللغة البلاغة بوضوح هي النهاية والوصوص فقط هذه هي البلاغة في اللغة النهاية والوصول كل بلغ الركب المدينة يعني انتهى الى المدينة الانتهاء انتهى الى المدينة وصل الى المدينة هذا معنى بلغ الركب كذا فحينما تقول البلاغة يعني بلوغ الغاية الانتهاء الى الغاية الوصول الى الغاية وهذا المعنى لم يذهب في الاصطلاح على خلاف ما قد يبدو حينما تقول ما هي البلاغة في الاصطلاح تقول تعرفها بتعريفين باعتبار الكلام و المتكلم والذي يعنينا هنا البلاغة باعتبار الكلام ما البلاغة باعتبار ا يعرف البلاغة اصطلاحا ما هي بلاغة الكلام البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته هذا التعريف لابد ان يكتب لان لي غاية في كتابته وسيظل مكتوبا اليوم البلاغ هي مطابقة الكلام لمقتبا الحال مع فصاحته هكذا مطابقة الكلام لمقتبا الحال مع فصاحته انتبهوا يتكون تعريف البلاغة في الاصطلاح من هذين الجزئين مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته مع فصاحته نعم طيب نحتفظ بهذا الشكل سنتركه مكتوبا لأننا سنبني عليه كثيرا وسنبني عليه تصورنا وفهمنا للبلاغة أصلا مطابقة الكلام سنبني عليه الكثير إن شاء الله مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته نؤجل الكلام في هذه النقطة طيب ما هي وظيفة علوم البلاغة؟ يشيع وهذا من الجهل يشيع أن من درس البلاغة صار ماذا؟ صار بليغا لا من درس البلاغة صار بلاغيا وليس بليغا من درس البلاغة صار بلاغيا وليس بليغا وفي بعض المؤسسات كالأذهر كانوا يرفضون المادة الأدب الشعر وكذا يستهجنونها وحتى كذكر من فلوطي رحمه الله أنه كان يخبئ الروايات ويخبئ الشعر والكتب الأدبية وإذا أمسك بها وكشف بك أنهم اكتشفوا أن معه خمرا ومع هذا يدرسون البلاغة ومع هذا يعنون بالتفتزان ويعنون بالتلخيص القزوين ويعطون بهذه الكتب لماذا؟ ما المفارقة هنا؟ ما القضية؟ القضية أن علوم البلاغة وظيفتها أنها أدوات تستعملها وأنت تفكر في بلاغة النص وليست أنها التي توصلك إلى بلاغة النص الذي يوصلك إلى قيمة النص وجودة النص هو الذوق الحسن ولكن وأنت تستعمل الذوق وأنت تستعمل الحس كيف تفكر ماذا تستعمل قواعد البلاغة الكلام يأتي على مئات المراتب من الجودة وكل الكلام لا يخرج عن التشبيه والاستعارة والمجاز والأبواب الثمانية التي في علم المعاني طيب ويأتي بعد ذلك على مئات المراتب من الجودة هذه القواعد هي مفاهيم صورية تستعملها وأنت تفكر يعني مثلا يأتي فلان بتشبيه قبيح لا فلان هذا وجهه أبيض كالدقيق سخيفة سخيفة جدا فلان هذا وجهه أبيض كالدقيق يعني أنت شا... أنا شعرت بمرض البرص هنا واضح من كيف شعرت بالبرص؟ الحسن المكتسبات العرفية المشاهدة النظر ولكن التشبيه تشبيه ويأتي شاعر آخر بتشبيه عال جدا كيف استطعت أنا أن أفكر في هذا التشبيه وفي هذا التشبيه أنني درست أن التشبيه هو الحاق صورة بصورة مشبه ومشبه به لوجه الشبه بأداء هذا هو الذي أدرسه في البلاغ التشبيه يكون هكذا وبعد ذلك بعد أن أفكر بالتشبيه في المسألتين في الصورتين الأدبيتين كيف أحكم بالجودة؟ لا هذا الذوق والحس ولهذا أدرس البلاغة مئة سنة لو, لو تطبق ولا شيء منطق تدرس المنطق ما شاء الله المنطق الآن كله بعد الثورة, الثورة على الثلاثية والاتجاه التراثي يعني بدل شيخانا وأبا فلان أبو الدجاج الثيومي أصبحت مولانا وسيدنا هي مضاطة تسلم بعض ردود أفعال بعد الاجتهاد وفقه الدليل وكذا أصبحت مضط الحشية ومولانا سيدنا وأصبح هو نفس العقلية بنفس الاتجاه بنفس الفكر لا يوجد استقلال لا تفكير لا يوجد منطق في ظل هذا الاتجاه الجديد ظهر المنطق هل كله أصبح ذكي كله يقول مقدمات ونتائج وكذا وهي هي في العقول هي, هي في النهاية العقول هي هي لماذا لأن المنطق ربما تحتاجه لترتب بعض أفكارك ولتضبط ذينك إذا كنت يعني تعرضت لبعض الزوبعات وكذا وكذا لكن النهاية في أنت هل ستستعمله هل ستستعمل هذه القواعد هي قواعد استعملتها لا صارت عندك ملكة صفة راثقة في النفس من كثرة التكرار لا هل عندك حس فيها لا ليس كذلك ولهذا لا تجدون العباقرة في الحقيقة يختلفون مع العبقرة العلماء كأينشتاين وغيره يختلفون مع الفنانين العقل واحد الحس واحد الموسيقى كالعلوم المبدأ الذي ينطلق منه أينشتاين هو الحس الشعور ثم تأتي الخوادم بعد ذلك تأتي خادمة هذه النظريات والقواعد تأتي خادمة المهم التصور هذا هو حس الفنان فالبلاغة مهما درستها لن تفعل شيئا وحدها التشبيه مشبه هذا, مشبه هذا مشبه به أدات التشبيه وجه الشبه خلاص ها ثم لا شيء من أين علمت أن هذا جيد وأن هذا رديء ولهذا البلاغة تستعمل في تعليل جودة الكلام تعليل جودة الكلام وليس في الكشف عن جودة الكلام بدليل أنك تكشف عن جودة الكلام دون أن تعلم البلاغة واضح؟ الفرق بين متذوق ومتذوق الفرق بين متذوق درس البلاغة ومتذوق لم يدرس البلاغة أن الذي درس البلاغة يستطيع أن يعبر عن شعوره بكلام الذي لم يدرس البلاغة هل تظنون أن الجاهليين يستطيعون التعبير قد يعني انفجر غضبا عبد القاهر في مقدمة كتابه دلال الإعجاز بسبب عبارات المتقدمين في التعبير عن الكلام الجيد قال كانهم تواصلوا على الإخفاء اتفقوا على الإخفاء يعبرون عن نقد الشعر بشعر هذا هذا الكلام هذا البيت فيه رواه هذا جاز هذا كمتخنه هذا ككذا يعني معنى ماذا بماذا يعبر هذا الكلام هذا كبعر الكبش هذا بيت كبعر الكبش وصلوا الى دقه اعلى من هذا قالوا هذا البيت تفوح منه رائحه ثم تختف هذا البيت تبقى رائحته هذا يظهر جميلا ثم يذهب ضيه هذا يظهر قبيحا ثم يحلو انظروا إلى التعبير هذه الشعورات هم لا يستطيعون التعبير عن هذا وهذه هي النقطة التي لم نفهمها حينما قلنا الأدب، الحكم على الأدب أمر نسبي وكل يحكم بذوقه والعبارات غير واضحة لا فرق بين العبارات غير واضحة أو العبارات مجملة غير معللة بتعبيرات علمية ما كانوا يعلمونها وبين أن الأمر نسبي وتائش في سوق عوقاظ لما التقى حسن بن ثابت رضي الله عنه في جاهليه بان نابغه والخنساء والاعشى ابو بصير جاءت ال... جاء الاعشى اولا وانشد النابغه النابغه كان محكم الشعراء فجاء الاعشى وانشد النابغه ثم انصرف فجاءت الخنساء وانشدت النابغه فقال لولا أن أبا بصير الأعشى قد, أنسى قد أنشدني للتو لقلت, إن لقلت إنك أشعر الناس لولا أنه قد أنشدني الآن يعني لو أنه لم يأتي اليوم كنت أنت أشعر من في هذا المجلس من كان المجلس حسان ابن ثابت فقام حسان ابن ثابت إلى النابغة وقال إني أشعر منك ومن أبيك أشعر منك ومن يخلفوك يا هذا معنى الكلام وحسان كان فتا بالنسبة إلى النابغة سنا وشعرا وظل فتن في الشار ظل فتن بالنسبة للنابغة نبغة الشيخ الكبير نعم فقال له إني أشعر منك ومن أبيك فقال له النابغة يا بني إنك لا تحصن أن تقول فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأ عنك واسعه فانخنس خان ثم رجع القهقرة فقطع رأسه ورجع وجلس في مكانه النابغة يعلم أنه لا يقدر وحسن يعلم أنه لا يقدر ويعلم أنه لا يستطيع أن يجادش طب أين العلة في الكلام والخنساء تعلم وكل الجلوس يعلمون لو حدث هذا الموقف في زماننا لا تبخذ عنه وهذا أجمل طب نختلف بقى خلاص أمر نسبي وخلاص صح هيوة ستحدث جعجعة لكن هم يتفقون على أصول في داخلهم لم يعبروا عنها في ألسنتهم ولو أنه لم تكن هناك أصول لكان الباب مفتوحا للجدال ولكن لأن حسانا يعلم في داخله ما في داخل النابغة وأنه هو الذي في داخل الخنساء وهو في داخل الأعشى وفي داخل كل الجلوس يعلم أنه إذا تكلم فتضح أنت تعلم كنون نعلم ما في الداخل حتى لم نعبر عنه مثل الصاغة الآن ربما لا يعبر لك عن. حين يفعل هكذا يمسك الجنيد ده بيعملوا كده صح؟ ويخبط ويعمل كده كلهم يعلمون هذا الشعور لا يعبرون عنه ربما لكن إذا, إذا مثلا ذهبت إليه وقلت له هذا, يعني هذا حقيقي أم مظور أو كذا فيأخذ هكذا يقول لك من قال لك؟ يقول لك هذا فدن قال لي فانظر لا هي هكذا يا راجل هو يحاكمه إلى ما في الذهن مما لم يعبر عنه طيب أنت عملت هنا إيه؟ صف الصوت الذي سمعته لن يصف لا يستطيعون هذه بلاغة هذه قدرة أخرى هي من نحاول أن نجده الآن مع التذوق واضح؟ هي ما تحاولت أن تجده البلاغة تساعد عليه لكن يتحكمون على شيء في الذهن ومعنى أنه في الذهن لا يرى معناه أنه فقط مجمل أو مخفن لكن لا يعني أنه غير موجود كما يظن المعاصرون يقول أحكام القدماء الجهلين أحكام جزافية فعالية محمد منظور وبعض الأحيان الدول إحسان عباس على فضلهم طبعا لكن هم أخطأوا في هذا الباب لما ظنوا لما اغتروا بالتقعيدات الصور وظنوا أن ما في نفوس القدماء ليس بهذا العمق الذي يمكن أن يعبر عنه مشكلتنا الآن أن نخرج ما كان في نفوس القدماء هذا هو تهمتم القضية؟ وأن نعبر عنه فرق بين الموجود غير البين الواضح وبين غير الموجود فالقواعد موجودة والقدماء لا يعبرون نحن نحاول الآن أن نعبر نحن الآن عندنا ربما فيوضات في التعبير لكن الحقيقة غير موجودة يعني عندنا تعليلات كثيرة لكن الحقيقة غير موجودة فالبلاغة علم يساعدنا في الإظهار فقط البلاغة علم أقرب إلى العقلي بل هو قواعد عقلية لأنها مشتركة بين كل الأمم والمجاز والاستعارة مشتركت بين كل الأمم وتقديم وتأخير كل هذا في الكلام موجود بين كل الأمم ليس هو الذي تظهر فيه جنسية وهوية الكلام وإنما في الكيفيات التي تراها في التشبيهات وفي الصور وفي التركيب في التعامل مع النص الشعري نفسه أما القواعد فهي في النهاية تدرس حتى لها علاقة بالمنطق ولها علاقة بالفلسفة ولها علاقة بالنظرة إلى الحياة ولهي عقل في النهاية عقل في النهاية ترى, ترى آثار هذه الفلسفات المختلفة تراها في البلاغة ظاهرة واضح وفي قواعد ونقد الشعر كذلك ترون هذا أنها قواعد في النهاية هي نفس الحس الذي تقف عليه فوظيفة علم البلاغة هي المساعدة في الكشف عن جودة الكلام أن تفكر بأطر واضحة وأن تفكر بمفاهيم معرفية عقلية لتعبر عن الحس الموجود ولو فقد الحس لن تساعدك البلاغة أدوات لا تجد ما تستعمل فيه لكن بعد أن يوجد الحس تظهر ميزتك في دراسة البلاغة هنا تظهر القضية تسمع بيتا تستسخصه ولكن إذا درست بيت آخر تسمع بيتا آخر جيد بنفس المعنى يعني تعجب به وتنبهر به وكذا ما العل بين هذا وذاك البلاغة تساعدك تفكر هكذا بجدوء لكن إذا سددت الفجوة التي بين الدراسة وبين التطبيق هذه نقطة مهمة جدا إذا استطعت أن تتعمل دراستك لأن انتهيت من كما يفعلو على الأجرمية ينتهى من الأجرمية ويعيدوه ينتهى من الأجرمية وأرسل أي أحدهم يقول ذأيت الأجرمية سبعة مرات يعني لماذا درستها سبعة مرات؟ لأنه جعلها غاية فكلما وجد أنه لم يحصلها قراءها مرة أخرى لم يحصلها قراءها مرة أخرى لأنها ليست غاية ليست غاية هي للتطبيق والإعراق والاستعمال أنتم هذا فهذه وظيفة علم البلاغة وهنا تفرقون بين التذوقيين وبين البلاغيين بين البلاغاء وبين البلاغيين البلاغاء والبلاغيين فرط بينهم البلاغي يفهم البلاغة البليغ يفهم الكلام البليغ نفسه وهناك صراعات بينهم وهكذا كل هذا لأجل عدم اتضاحي المجال عند كل منهم في في أذهان كثير من الناس نعم. هذه وظيفة علوم البلاغة طيب تفضل وظيفة علم البلاغة هي أنها أدوات تساعد في تعليل جودة الكلام وليس أنها تكشف بنفسها عن جودة الكلام أدوات تساعد في التفكير في الكشف عن الجودة التي يشعر بها الضوء يعني الجودة موجودة ويشعر بها الضوء السليم ولكن ما علتها البلاغة تساعدك على التعبير هذا تشبيه رائع جدا لماذا هو رائع؟ الشخص الشاعر فقط يقف هو رائع, هو رائع. انتهى. طيب الشاعر أو المتذوق البلاغي ليس البليغ البلاغي المتذوق أو البل... البليغ البلاغي يعلّل المتذوق البلاغي يعلّل يقول لك آه هو جيد لأنه لما أتى بالتشبيه هنا أتى بصورة كذا ووجه الشبه هنا واضح ولأنه أتى ب... ولهذا الاستعارة لأن الاستعارة فيها كذا وهذا التركيب قدم كذا على كذا فصار أجود في الوصف ولو قدم كذا على كذا لأفسد لا واضح الكلام إذن هذه وظيفة علوم البلاغة طيب قضية أخرى وهي التفريق بين الشاهد والمثال تفضل هل ان يكون البليغ بلاغي؟ لا لا طبعا الق... القدماء او الجاهلين والاسلاميون اكثرهم آ... بلاغاء وليسوا بلاغيين والعكس, والعكس هل شرط ان يكون ال... البلاغي بلاغا؟ اكثرهم ليسوا بلاغاء <تصفيق> كل استاذ بلاغة بلاغي <تصفيق> تستعمل أدوات البلاغة كي نصير بلاغات مرة أخرى تستعمل البلاغة بأدواتها كي نعم انت الزوق موجود هذا شرط تستعمل فيه الأدوات لتعلل طيب ليس عندك ذوق ليس عندك استعداد البلاغة لن تنفعك ولكنها ستساعدك في فهم شرح بلاغين أخرى إذا كان يتذوق الكلام تساعدك ما عله الكلام انت ربما كلمات في الطبقات الطبقات الفقهاء سبع طبقات وكذا وكطيب هناك من لا يستطيع عنده الادوات لا يستطيع استعماله هناك من ليس عنده الادوات اصلا اجتهاد وهناك من عنده ولا يقدر على استعمال ولكن هذا الذي لا يقدر اذا شرحت له فاهمه وهناك من عنده الادوات ويقدر على استعمالها في داخل المذهب وعنده من عند الادوات وغنى على استعمالها في خار طبقه ابن كمال باشا معروف في وفي خلافه وكلامه نعم طيب طبقات هذه طبقات الفقهاء ليست الاصوليين لا ما هذه ادخل حتى في طبقات الفقهاء هذا مما أخذ على الطبقات عد حتى العامي قالوا كيف قالوا هذا من يعني من باب النظر إلى الفقه يعني طبقات الفقهاء تبدا من العامي الذي لا يفهم شيئ فكيف انت قلت الفقهاء لا لا هو يقصد يعني احوال الناس مع الثقه كيف كلنا مع الثقه مثل هذه لا يقف عندها يعني نعم اخر سؤال ان شاء الله الضوق لو لو ان غير مستعده لا هذه قضية أخرى الذوق كيف يبني إذا كان هناك استعداد وحس في الفطرة سيكون بملابسة كلام العربي كثيرا لذلك هنا الدكتور حاتم الأنصاري يرى أنك حتى قبل أن تدرس الأجرومية يجب أن تقرأ شعرا كثيرا جدا لا أعارضه ولكن الذي أجري عليه هو أن تقرأ الأجرومية تدرس الأجرومية أولا يجب لا أعارضه تماما يعني لا أجري ولكن هو يرى ان تقرا شعرا كثيرا جدا جدا, جدا حتى قبل ان تدرس اللغه الروميه لان هذا أنت عندك معرفة مع عندك معرفه ما بهذه اللغة فتعطي عندك تصورات وانطباعات حتى أصوات التراكيب تنطبع في نفسك واضح هذه تاتي بالتنبيه وهناك من ليس عنده مصدر تنبيه وهذا في الغلب سيكره الشعر والادب اصلا نعم طيب في الشاهد والمثال هذه مقدمة جديده ايضا في علوم البلاغه تعرفون الشاهد والمثال ما الفرق بينهما ولا طيب الشاهد والمثال الشاهد جزئي تثبت به القاعده جزئي يعني مثال يعني جزئي يعني صوره تطبيق من التطبيقات غير المتناهيه للقاعده ولكن تثبت به القاعده كما نقول في النحو الشواهد النحويه لماذا هي شواهد ها تشهد للقاعدة هي دليل تثبت بها القاعدة أما المثال فهو جزئي المثال جزئي توضح به القاعدة هذا هو الفرق المثال جزئي توضح به القاعدة واضح? الشاهد جزئي جزئي تثبت به القاعدة أو تثبت به القاعدة واضح؟ طيب في النحوي فرق بين الشاهد والمثال إذا وجدتم بيتا للمتنبي او الأبي فراس في كتب ابن هشام ينبه الشيخ محمد عبد الحميد يقول هذا هكذا يقوله يقوله هذا مثال ليس شاهدا هذا للتمثيل ليس ليس شاهدا تعالي او أقاسم تعالي اقاسمك الهموم تعالي هو تعالي ابو فراس هنا خطا قال هنا اخطا لماذا هو عباسي ليس حجه في اللغه لو كان متقدما في الاسلاميين او في الجاهليين لا أثبتوا لغة تعالي, تعالي. لا أثبتوها هكذا بالكسر ولا أثبتوها بجوار تعالي واضح لكنه خط أهناء طيب النحو فيه شواهد وأمثلة والصرف فيه شواهد وأمثلة والصرف من النحو اللغة اثبات معاين الكلمات فيه شواهد وأمثلة البلاغة هل فيها شواهد وأمثلة البلاغة شواهدها هي الأمثلة البلاغة شواهدها هي الأمثلة لماذا؟ من يعرف؟ لماذا البلاغة شواهدها هي الأمثلة؟ تحومين حول الكلام؟ مرة أخرى؟ حاوليني هذا مثل غير مضبوط قالت اكازي القناه تفضل تفضل تفضل ان البلاغه بتبحث عن المعاني فيه, فيه يعني يعني ان بي بيتمم هذا هو هذا هو انت في النحو والصرف واللغة تتحدث في كيفيات اختص بها العرب هذه كيفيات عربية العربية العربي كيف قال قال محمد ان محمد محمد, محمد لا يوجد لكن هي محمد أم محمد حينما جاء فاعلا او زيد وزيد بمناسبة النحويون لا يحبون التمثيل كثيرا بالقرآن وبأسماء النبوة لذلك تهتموا بزيد وعمر وكذا نعم فزيد زيد أم زيد أم زيدا متى جاءها كذا جاء جاء هذه خصائص لغة عربية بناء الكلمة بناء الكلمة محمد أو زيد أو كذا او الفعل ضرب, ضرب ضرب كيف بني هذا الفعل هذا ينظر فيه إلى ماذا هذا ينظر فيه إلى خصيصة في اللغة العربية كيف العرب يبدون هذا الكلام وكذلك الألفاظ هذه الأصوات في المعاني التي تستعمل فيها في المعاني التي تستعمل فيها هذه أيضا خصائص في كلام العرب إنما هل اللغة العربية اختصت بالاستعارة هل اختصت بالمجاز؟ هل اختصت بالتشبيه؟ هذه أدوات هل اختصت بفكرة تقديم وتأخير وأن تقديم الكلام تقديم كلام على كلام أو إلقاء جملة اعتراضية بين كلام ما كان الأصل ما كان الأصل أن تلقى هل هذا هل هذا خاص بشكل هل هذا خاص بكلام العرب باللغة العربية؟ لا ولذلك هي أقرب إلى مفاهيم عقلية ومنطقية متعلقة إلى بالتعامل هنا في حد ينبههم على الصفود طيب إذن؟ نعم الموضوع للتكبر والدلاغة شواهدها هي يعني كل كله جزئي فيها يصلح أن يكون دليلا على مفهوم وان يكون مثالا <تصفيق> <تصفيق> كل اشعار المتنبي كل التشبيهات طب واحد لو خليت قاعده مثل نحويه مثلا كل كتب ابن هشام كل الاشعار في كتب ابن هشام الا ما نصف إلا ما جاء الشاعر فيه عباسي متأخرا، درست الشواهد الأمثال وهذه القضية؟ آه. آه. نعم. طيب، الأشعار التي تأتي في كتب النحو بعضها شواهد وبعضها أمثال ليه محاضرتان في هذا مو في على قناتي باليوتيوب شرحت فيها المقدمة الثالثة من كتاب خزانة الأدب البغدادي عبدالقادر البغدادي ما يستشهد به من كلام العرب، وفرقت بين الشاهد والمثال الشاهد هو الدليل اللغوي الذي تثبت به القاعدة النحوية يعني من أين جئت لأن الفاعل مرفوع؟ هكذا وجدنا كلام العرب طيب لو جاء المتنبب بالفعل مرفوع هل هذا دليل؟ لا من الجاهليين إلى إبراهيم بن هرمة من الجاهليين إلى الشاعر إبراهيم بن هرمة وقبل أن يرد الشعر في الاستدلال ببشار بن برد ببشار بن برد يعني 150 سنة قبل الإسلام و150 سنة بعد الإسلام هذه الفترة هذه القرون الثلاثة الأدلة فيها أو النصص فيها شواهد أدلة يعني إذا وجدت الدليل على مسألة أو إذا وجدت الحكم في نص شعري تستطيع أن تثبت به القاعدة ثم هناك هناك بعد ذلك اختلاف بين البصريين والكوفيين في كيفية إثبات القاعدة يعني مثلا البصريون ينظرون إلى الجمهرة الكثير من الأدلة وبعد ذلك ينظرون إلى إلى القاعدة يثبتون منها القاعدة فإذا وجدوا فرعا أو فرعين يخالفان القاعدة نظروا إذا لم يؤول معها إذا صحت طيب صحت إذا ردت من الصحة خلاص لكن إذا لم تصح وثبتت ينظرون في كيفية التأويل معها التي تختلف مع القاعدة طيب إذا لم تتفق مع القاعدة ماذا يصنعون؟ قالوا هذه الشاذة يعني طروة تستعمل كما جاءت ولا يقص عليها يقولون هذه المستثنى في هذه اللفظة بعينها واضح؟ الكوفيون يثبتون بها قاعدة جديدة لا ينظرون إلى الكم بهذه النظرة كل هذا شرحته في أول محاضرة أفرطته في محاضرة في الشرح الأجروني أول محاضرة في تاريخي الشعر وهناك تاريخ المدارس النحويه الدكتور محمد الطنطاوي في دار المعارف نعم في المعارف فيه كل هذا الكلام شاء الله وكذلك المقدمه الثالثه من خزانه الأدب للبغدادي نقع فيه 13 مجلدا المقدمه الثالثه من هذا الكتاب فيما يستشهد به في كلام العرب الشعر والقران يعني كلام العرب شعرا ونثرا لكن النثر غير موجود بهذه الكثره و الشارع هو الذي ثبت بالنص والقرآن بعد ذلك الجمهور رد احتجاج بالسنة لأن السنة رواها أعاجم فرويت بالمعنى ونصر لنرويت بالمعنى وكذا والبعض من الإخوة كيف ترد السنة هنا فيش فيش السنة حجة الحاديث نصر يكاد يجمع يجمع الاصطلاحيون ولمعوا الحديث والرواية على أنهم رواها بالمعنى وأكثر رواة السنة دونوها هم أعاجم غير عرب ودونوها في عصور متأخرة وحتى الذي دونها في غير عصور متأخرة هم من الأعاجم من غير العرب فلا يحتج بكلامهم ولهذا الحديث الواحد تجده في كل كتاب بصيغة وهناك صيغ قصيرة بليغة وهناك صيغ ترى الحديث فيها قطال وخالف وكذا وكذا ترى مثلا حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توابط تجده بصغة أخرى مطط في كتاب آخر هو الحديث خرج مرة واحدة هناك من يقول لا عرفك أنه ما تقلش كذلك هذه لها ضوابط ديس الأصل لكن هذا حديث بنفس السند بنفس الرجال بنفس الصحابي و... و... و... ورؤية بصغة متعددة ب... باعتبار كتب السنة وقالوا هكذا قالوا قالوا قال سلف هكذا قالوا لو نحدثكم كما نسمع تماما ما حدثناكم بشيء لكن ما لم نحل حراما ولم نحرم حلالا الحديث تنقل, تنقل وهكذا وحديث قليلة جدا نادرة وهي المتواترة التي نقلت بنصها تحتاج بها لكن القضية ليست رد الحديث وإنما نص الحديث النحا ينظرون إلى النص وأنه لم يغير ولهذا الشعر كان هنا أحفظ لأنه روي بنصه ولم يذهب الوزن والقافية تحافظان عليه نعم طيب فيمكن قضية الشاهد والمثال البلاغة شواهدها أمثلة البلاغة شواهدها أمثلة لماذا قضية الشاهد والمثال ترد فيها كل كل مسألة تصلح أن تكون دليلا على الفكرة وأن تكون مثلا عليها فشواهدها هي الأمثلة طيب تختم بهذه القاعدة أو المقدمة ما الفرق من درس عمود الشاعر معه ما الفرق بين أو ما العلاقة بين عمود الشعر وبين البلاغة قواعد البلاغة تذكرون عمود الشعر من يذكر من حضر هنا حضر عمود الشعر في أصل نقض الشعر نعم هناك من يرفع على تخوف هو حضر لكن هل هل أتحمل مقتضيات ذلك أم لا تبعاته نعم طيب قواعد البلاغة كما قلنا هي المفاهيم ودرسناها من قبل أنها ونبهنا على الفرق بينها وبين بين البلاغة وبين الشعر قواعد عمود الشعر هي الأصول التي تضمن وجود الشعر تضمن وجود حقيقة الشعر, وجود حقيقة الشعر وتضمن كذلك جودة الشعر البلاغة تشمل الشعر والنفر جميعاً حتى لم تعطيك بالضبط كل شيء من التفصيل كما أعطاك عمود الشعر قال مطابقة الكلام لمقتدى الحال طيب تذكرون في عمود الشعر لما تكلمنا عن شرف المعنى شرف عمود الشعر ده العروب والحال لا لا ليس العروب لم تخضر يعني شرف المعنى هو أول باب من أبواب عمود الشعر قلنا يتحقق بماذا بالنظم و الابداع من يذكر النظم والابداع و اه المقام او مراعاه المقام مراعاه المقام طيب هذا النظم هذا النظم على أي أساس تضعهم على أي أساس تنكر وتعرف على أي أساس تحذف وتثبت على أي أساس تعرف بالعالمية تعرف بالف واللام تعرف بالإضافة تعرف بكذا على أي أساس على أي أساس تقدم وتؤخر على أي أساس تأتي بهذه الصغة الصرفية دون هذه الصغة الصرفية بما يقتضيه المعنى هو المؤسس بما يقتضيه المعنى طيب ومراعاة المقام مذكورة مطابقة الكلام المقتضى الحاج ما الذي زاد عليه شرف المعنى هنا الإبداع لم يشترط هذا في البلاغ يعني لو أنك جئت في بكلام جيد حتى لو أخذته من غيرك وراعيت المقام فأنت جئت بكلام بليغ لم تبدع ليس شرطا هذا يشترط عند الشاعش لكن المهم أنت جئت بكلام غيرك في حال مناسبة وأتيت بنظم جيد حتى لو أتيت بحكمة الآن سمعت حكمة من أحد سمعت حكمة وطبقتها هنا قلتها في هذا المقام وهذا المقام مناسب والحكمة لغيرك ونصها جيد أنت هنا ماذا بليغ بهذا المعنى لكن لست شاعرا أول ما تقول هل أنا الآن حتى لو كان بيتا هل انا شاعر يعني مثلا انا في موقف الآن وظلمني أحدهم وكان قريبا لي فقلت له وظلم ذوي القربة أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي معروف أنا لم أسرق البيت ومثل يتداول هذا بيت شعري نظمه جيد جدا والحال التي كنت فيها متحققة والبيت طابقها لم أبدع صح؟ أنا هنا بليغ يعني أتيت بالكلام في موضعه صحيح أليس كذلك؟ طيب أين الإبداع؟ ليس شرطا لكن لو قلت أنت شاعر أنت هذا بيت طرف فهنا قدر زائد وهكذا إذا طبقتم في بقية ماذا؟ في بقية عمود الشعر تجدون في التفصيل شيء يتعلق وهذا تفهمونه ان شاء الله لو يعني من درس أصول نقض الشعر يفهمها من السلسلة في عشر محاضرات هنا. تجدون في كل تفصيل شيء ليس في البلاغة تجدون شيء ليس في البلاغة وهذا الشيء يتعلق بماذا؟ بالشعر من كونه شعرا كالباب الذي فيه تلاحم أجزاء النظ على تخير من لديد الوزن لن تجد له ذكرى في البلاغ لأن الوزن يتعلق بالشعر تجدون مشاكلة الألفاظ للمعاني مع شدة اقتضائهما للقافية ليس, ليس له هنا وجود لماذا؟ لأن هذا قواعد للشعر والنصر والنثر ليس فيه قافية تجد فيه ماذا؟ ربما تجد فيه السجع لكن ليس القافية قاضية أخرى تجدونها في الشعر فشدة اقتضائهما يفهم كلامي هذا من درس هذه السلفلة شدة اقتضائهما للقافية خصصة شعرية إذن كما قلنا في شرحت هذه المسألة حتى في هذه السلسلة هناك قلت البلاغة أو عمود الشعر البلاغة وقيود زائدة البلاغة وزيادة تتعلق بالشعر إذا جئت بكلام بليغ رأيت فيه المقام بنظم جيد رأيت فيه المقام فكلامك بليغ إذا أردت أن تكون شاعرا لا شرط من الإبداع انتهذا لم تأتي بشيء ولذلك الحكماء ليسوا هم الشعراء ليسوا شعراء ولهذا نرفض ان يكون الشعر هو الحكمة الحكمة تصدق بدون ابداع شخص الحكيم ولهذا حتى موضوع البلاغة وسع حتى في الكلام على الصمت قالوا الصمت بلاغة في بعض المواضع في حين الشاعر الجيد ربما قتله شعره يقول الشعر ان يقتله وهناك كتب ألفت في الشعراء الذين قضى عليهم شعرهم هل ليس بشعر؟ هو شعر هو أخرج ما كان فيه هلاكه ليس بليغا بهذا المعنى لأنه لم يراعي المقام المقام قتلك واضح لكن هنا لا. حتى, حتى في التفصيل مراعاة المقام لا تتعلق هنا حتى بأنه يصدق عليه القتل لكن البلاغة أقرب إلى الحكمة فيها حكمة الشعراء لا المهم أن يوافق ما في نفسك وأن تفجر المعنى وكذا حتى لو أدى إلى قتلك حتى لو خالف الآداب العامة حتى لو خالف كذا لكنه في النهاية هو شاعر وله مقيسه فهناك حتى الشيطان يكمن في التفاصيل هناك حتى في التفاصيل شيطان الشعر يعمل في التفاصيل. ربما تقول الآن البلاج... أيضا الشعراء أو النقاط الشعر اشترطوا مراعاة المقام فكيف يكون شاعرا من قاله في موضع قتله لا المقام حتى أن التفصيل يختلف المقام هو ما في نفسه حتى إن أدى إلى قاتله لأن الشعر مبناه على التأثير وهذا أكد عليه حازم القرطاجاني في كتابه من هاج البلغاء قال الشعر نص يؤثر لابد أن تكون فيه حتى يظهر هذا في النظم ربما تنظم نظما هادئا من الكلام لكن لا يكون شعرا يكون بليغا لكن نظم الشعر لابد أن يكون مهيجا حتى إذا خلصته من الصرع الشعرية ونظرت إلى نفس المعنى لا شيء كنت أدعب زوجتي في مرة فقلت لها هذا من قريب حتى كنت ذكرت هذا في ندوة في دورة الشعر قلت لها تقول إذ أيقنت أني مفارقها يا ليتني ميت قبل اليوم يا عمر فقالت لي هذا الشعر يعني هذا الشعر تقول اذ ايقنت اني مفارقها يا ليتني مت قبل اليوم يا هيات لم عرفت انه ماشي خلاص فقلت له يا ريتني هذا معنى شعر نعم انا شعر لان التركيب الذي وضع فيه البيت وهذا الدلال وهذه الصوره المعنى في النهايه ما لا شيء ومبتذل ولكن الصياغة الجديدة احدثت للمعنى دلالا جديدا وكله والكلمات والالفاظ احدثت صوره جديده في الاذهان فهمتم هذا الشعر شيء آخر ما علاقة هذا بذات إذا أردت أن تفهم جيدا عمود الشعر هو مبني على البلاغة يستعمل مصطلحات وقوعد حيناما يقول لك يشترط في التشبيه في الشعر كذا ويشترط في الاستعارة في الشعر كذا هذا معنى أنك لابد أن تكون فهمت من البلاغة ما هو التشبيه وما هي الاستعارة فهمتم هذا وما هو المجاز لأن الاستعارة جزء من المجاز الوصف كذا وكذا ينبغي أن يكون الوصف كذا ينبغي أن تكون درست المعاني. لماذا؟ لأنها يبني عليها الوصف. كل أبواب المعاني الثمانية تستعمل في تقديم وتأخير وحذف وإثبات إلى آخر ومتعلقات الفعل وإنشاء وقصر وحصل, وحصل هذي كل هذه كل هذه الأبواب تنرسها إن شاء الله تستعمل في الوصف. كيف تصف الشيء؟ كما قال البعض خير الشعر أو خير الوصف ما قلب لك السمع بصرا خير الوصف ما قلب لك السمع بصرا هناك من من يسمع الشعر بعض الشعر يلقى يعني تلهث هكذا يعني كانك ترى هذا الشيء امامك وتتعب كانك بذلت جهدا لماذا لانه صور لك بالفعل جسدك قد سخن وحمى وتحرك ان يقول شعور في الذهن هنا كله في الحقيقة لا وجود له في الخارج كله هنا لكن إن من البيان لسحر وان من الشعر لسحر نعم طيب هذه مقدمات كانت ضروريه حول علوم البلاغه فهمتم الفرق بين الشاهد والمثال فهمتم الفرق أو علاقة عمود الشار بالبلغ كنت رسمت هرما ووضعت أولا قواعد النحو والصرف واللغة أنها تشمل كل الكلام العربي ليكون كلاما عربيا ثم درجة أضيق الكلام البليغ الذي فيه الشعر والنف هذه قواعد البلغة ثم أخذنا الشعر واضفنا إلى قواعد النحو والصرف والبلغة قواعد النحو والصرف واللغة وقواعد البلاغة أضفنا قواعد تختص بالشعر تهمنا؟ وهو الأضيق هذه خاصة بالشعر كما قلنا في الوزن والقافية وهذه الأمور خاصة بالشعر هل شرط أن يكون الكلام البليغ مهيجا؟ لا بل كثير بل أكثر الكلام البليغ ليس مهيجا فيه الحكمة ومراعاة مختبر حلوة كذلك لكن بعضه مهيج هو هذا الشعر ولكن له صبغة مختلفة شرط في الشعر أن يكون الكلام مهيجا أن يكون عاليا هذه قيمته الحقيقية لو كانت لو كان الشعر لو كان الشعر يقصب المعلومات لكانت الفيت بن مالك الفيت بن مالك هي الشعر الشاطبية هي الشعر المنظومات بالحكمة قصيدة نعم كل هذه أشعار الصوفية أشعار الوعظ أشعار الشاكعي وكل هذه في الحقيقة لفت اصلا ليست اشعار قطع نظر يتعصبون هذا الشاعر لا لست اشعارهم الشافعي رضي الله عنه ليس شاعرا والنبي صلى الله عليه وسلم ليس شاعرا اه فأتي بها من المغرب من المشرق ان النبي صلى الله نعم ف نعم تفضل البليغ والبليغ والبلاغي البلاغي. نعم تجيده النفس البلاغي فاتي نعم لماذا اخوكم يسال سؤالا جيدا التختزان والقزويني والستكاكي وعبد القاهر هذه الكتب قالوا أصحابها قبل ان يكونوا قبل أن يكونوا بلاغيين كانوا بلاغه هذا شرط في هؤلاء لانهم قاعدوا فرق بينهم وبين الذين أتوا وحفظوا كتابهم ودرسوه هؤلاء استخرجوا وهذا سأتعرض له الآن هذه المقدمة مهمة جدا جيد أنك ذكرتني بها هذه المقدمة مهمة جدا جذور علوم البلاغة علوم البلاغة بهذا الشكل أولا البلاغة نفسها موجودة منذ الجاهليين منذ قبل الجاهلية أفلاطون وعليها معارك كرون قبل الميلاد مشكلات كبيره جدا الكلام البليغ موجود لكن قواعد البلاغة وهذه القواعد العربية متى نشات نشات اولا من عند رجلين نشات من عند عبد القاهر الدرجاني عبدالقاهر الدرجاني هذا توفي سنة 474 474 ومن عند الزمخشري توفي سنة 538 نعم ما الذي فعله الجرجاني وما الذي فعله الزمخشري الجرجاني كان تواقا إلى أن يفهم علة الإعجاز إعجاز القرآن فظل يقلب الأمور ويقول أما المعاني فالمعاني التي في القرآن لا تصعب على النهر وكثير منها في الكتب الأخرى وليست معجزة بالإجماع طيب وأما الألفاظ المفردة فهي ألفاظ العرب فماذا؟ وأخذ يقلب القضية طبعا في كل كلامي فيه اختزال شديد نعم أخذ يقلب القضية حتى انتهى إلى ما يسمى بنظرية النظم قال إن مناطى الإعجاز هو هذا التركيب هو النص كيف ركب الكلام هكذا من هذه الألفاظ؟ كل لفظ وحده ليس معجزا كل لصد وحده ليس معجزا والمعاني ليست معجزة أيضا نريد شيئا يكون هو مناط الإعجاز فقال النظم ولولا أن الألفاظ عربية ويستطيع العرب أن يأتوا بها ويستطيع ويستطيع أن يأتوا بها ويستطيعون أن يركبوا ويستطيع أن يركب تركيبات تشبه تركيبات القرآن لما وقع التحدي أصلا شخص لا يعرف اللغة الإسبانية أو الإنجليزية كيف يقول أنا أتحداك أن تأتي بكتاب في بلاغة هذا الكتاب الإسباني طب أنا أصلا لا أعرف البلاغة الإسبانية أعرف اللغة الإسبانية أصلا كيف تتحداني بما لا أعرف تهمتم هذا؟ التحدي يكون بماذا؟ أن أتحداك بشيء تستطيع أن تأتي بمثله في الظاهر فإذا أقدمت عليه لم تستطع ومن هنا وقع الاختلاف بين الأشعرة والمعتزلة حينما قال الأشعرة العلة في البلاغة القرآنية هكذا قال ابو حفر أشعري وهذا القول طبعا يمثل, يمثل قول أهل السنة هو المشهور والمستقر المعتزلة قالوا لا حينما أرادوا أن يقدموا على معارضته صورفون هذا القول بالفرفة يعني على مذهب شلة يديه لم أستطع أن أضرب فبلماذا لم تضرب أنت عندك عضلات وترفع وكذا وتفهم كيف تكسر لماذا صرفت بكل القولين يحدث الإعجاز في المعنى الكلامي لأن الكلام في الإعجاز أصلا بدأ كدليل على النبوة القرآن إعجاز القرآن دي لا على النبوة فهو أصلا بدأ في علم التوحيد في علم الكلام كل من القولي يحدث به الإعجاز لو أنك قلت إنه أراد أن يفعل وأن يعارض القرآن سصورس شل لسانه توقف هكذا إذن هذا يثبت به الإعجاز فكلام الحطى وحنين الجزع وما إلى ذلك وخروج الماء وانشقاق القمر كلها معجزات محصوصة مرئية أبو الحسن الأشعاري وكذلك عبد القاهر أنه أشعاري وهكذا جمهور الأمة يقولون الإعجاز في البلاغة القرآنية وما مناط البلاغة في هذا النظم الذي تحدثنا عنه كيف ركب؟ ليس في جنس المعنى وهذا القول يؤيد قضية الشعر للشعر أنك تنظر إلى كيفية الشعر وليس إلى المعنى الذي أتى فيه الشعر وهذا الذي جعل الائمه والاوائل يهتمون بالشعر من حيث الشكل يعني كيف أدى إلى هذه المعاني ليس ليس من حيث المعاني ومطابقتها مطابقتها للاخلاق وللدين وهذه المعاني لا, لا كيفيات التعبير عن المعاني جاء عبد القاهر ووضع كتابه دلائل الاعجاز وضع دلائل الاعجاز في قضيه النظم هذا هو الذي يتكلم عن قضيه الاعجاز والنظم الذي صار بعد ذلك علم المعاني في البلاغة البلاغة عبارة عن معاني وبيان وبديع صار علم المعاني ووضع كذلك بعده كتابه من يعرف؟ أسرار البلاغة تكلم فيه عن ماذا؟ عن الصور علم البيان عن التشبيه والمجاز والكناية التصوير حينما تنتقل بالتعبير من اللفظ للمعنى إلى الصورة التشبيه كأن كذا وكذا هذه الصور التي تحدث في الذهن الذي يسمى في الاصطلاح الحديث الخيال يسمى في الصحر الغربي في ترجمة الكتب الغربي الخيال حصروه في التشبيه والمجاز والكناية في التشبيه والمجاز والكناية والاستعارة والمجاز هو الاستعارة جزء من المجاز طيب ماذا فعل الزمخشري أتى إلى هذه البلاغة ودرسها جيدا بلاغة عبد القاهر وأخرجها في صورة تطبيقية في كتابه الكشاف الذي هو أعظم كتاب في التفسير البلغي للقرآن ولكنه فعل شيئين؟ أول شيء فعله أنه لم يظهر القواعد يتكلم عليها عبد القهر لم ينص على القواعد ولكنه تكلم في نفس المسألة وهو يشرح كما نشرح الشعر انظر فعل كذا معناه كذا لم لم يظهر هذه التعليلات واضحة شيء آخر أضاف إلى القواعد والمفاهيم عند عبد القاهر أضاف إليها قواعد أخرى ومفاهيم أخرى يعني أصبح عند الزمخشري في الكشاف مفاهيم أخرى يمكن أن تستخلص وأن توضع عبد القاهر. جاء بعدهما من يعقوب السكاكي جاء السكاكي متى جاء 626 توفي سنة انا احسب دايما بعمر الرجل لاحتمال ان يكون الف الكتاب في اخر عمره وكذا فاعمل حسابي على انه في الاخر لاضى حدا يعني. نعم فاحدد تاريخ العلم والكتاب بوفاة الرجل إذا لم يعرف متى أولي فبالضبط نعم السكاكية غفى ساتة مائة وستين جاء ووضع كتابه مفتاح العلوم وجعل ثلثه قسمه الثالث في هذه المادة علوم البلاغة ماذا فعل أخذها من عبد عبدالقاهر واستخلص ما عند الزمخشري ووضع كل ذلك في قواعد في مفتاح العلوم واضح؟ أخذ القواعد التي نص عليها عبد... عند الزمخشري وعبد القاهر البلاغة ثم يسا... بالبلاغة الأدبية بلاغة أدبية يعني هو يشرح الشعر وكذا القاعدة يشرحها في ثلاث صفحات وربما لا ينصرك عليها لك أنت تفهمها نعم التطبيقية تسمى مشورة بالبلاغة الأدبية جاء هو وقرر كل ذلك واستخلص الزيادات عند الزمخشري من من شرحه للقرآن ومن تذوقه للقرآن اب الزمرشيل لم يظهر شيئا حتى بلغ عبد القاهر استعمالها لم يظهرها عبد القاهر نص كثيرا على القواعد على المفاهيم وكذا وان كان ليس لم يكن ذلك مقصدا له لكن علل يعني ليست صيغه القاعدة لكن يعلل حتى هذه العلل لم تظهر وانما طبق وفي تطبيقاته ظهرت مفاهيم اخرى في نفس استعمالها كذلك ليست عند عبد القاهر استخرجها السكاكي ووضعها في صورة القواعد ومن هنا بدأت البلاغة التقريرية التشبيه وكذا وكذا وكذا وقدم وأبواب المعاني الثمانية وكذا بدأ يرتب وينصق وكذا كان المعاني والبيان في كتابين صح؟ المعاني وفي كتابين صار في كتاب واحد ببابين المعاني والبيان فأضاف فجاء القزويني بعد السكاكي جاء القزويني الخطيب القزويني هذا توفي سنه 739 شوفوا التدرج اكثرها القرن ونصف يعني بدون الغاز ده البعض يقول غاز ده في قواعد السكاك التي بقي اسمها لنا ما هو عند الزمغ ليس عند عبد القاهر هناك من ألفوا في هذا واضح؟ أبين لك الآن جذور البلاغة حتى لا تأتي إلى القزوين وإلى السكاك وتقول هؤلاء قتلوا البلاغة وهؤلاء فعلوا هؤلاء وضعوا لك القواعد من قتل البلاغة هو تطبيقنا لها فهمنا لها اختصارنا عليها هذا المجلس بعده هو مجلس في الشعر سيكون له شكل آخر تماما واضح؟ وليس هناك تعارض بل تصالح بل تغذية وكنت أتمنى أن أنتهي من درس البلاغة أولا ثم نبدأ في الشعب لكن هكذا قضت الظروف القزويني ماذا فعل القزويني؟ الخطيب القزويني اختصر الجزء الثالث من كتاب مفتاح علم السكاكي اختصره وجعله في تلخيص القزويني المعروف واعترض عليه في أشياء والبعض يقول كان متعصفا عليه تفصيلات لا تعنينا الآن نحاتي مستوى مبتدئ لكن هذا تاريخ البلاغه موجز تاريخ البلاغة جاء القزويني وماذا فعل لخص المستاح فاصار تلخيص المستاح الجزء الخاص بالمعاني والبيان الجزء الخاص بالمعاني والبيان طبعا دخل بعد ذلك معها لما بدات البلاغه التقريريه دخل معها البديع المحسنات الصوتيه و سنتكلم عليها إن شاء الله محسنات صوتية ومعنوية هذا شيء آخر جاء القزويني ولخص السكاكي فجاء تلخيص المفتاح هو قطب علوم البلاغة وهذا الكتاب مختصر منه لأنني اختصرته كنت أراقب فيه نظم الجاهر المكنون الأخضري الجاهر المكنون نظم التلخيص فهذا يعتبر تلخيصا لتلخيص القزويني ولهذا من ميزات هذا الكتاب أنه على هذه السلالة بخلاف مثلا كتاب موجز البلاغة الشيخ التهار بن عشور رحمه الله لماذا؟ لأنه له فيه فكر خاص وأنا في الناحية التعليمية أهتم وأعنى بأن تكون هناك سلالة للفكرة وتناقف بعد ذلك خالف حتى أصحاب البيزنس والماركتينج وكذا. ماذا يقولين يقولين لن تحط خطة تسوقية تضع خطة حتى لو غيرتها بنسبة 50% بعد ذلك لكن لازم في منهج ماشي عليه حتى لو غيرت عشان تنطلق وترجع, تنطلق وترجع. لكن البداية هكذا مشواشة لا تصلح هذا مجز البلاغة ومن هنا ايضا تتصالح البلاغة التقريرية مع البلاغة الادبية انت ستنتهي في النهاية عبد عبدالقاهر البعض يقول لك للأسف الشديد أنا هناك فئتان الآن لكم يعني. فئة الان تنويريين والحداثيين والتذوقيين وكذا يقولون لك دعك من كل هذا اقرا عبد القاهر كلام جميل وكذا والبعض يقول لك لا نحن تراثيون ازهريون ندرس كذا هذا تلخيص فزويني وشروح شرح السكاكي وشرح الليتتزاني شرح المطول والمختفر والحواشي والدسوقي وكذا ودعك من هذه الكلام هذا مشوش لا كل كلاهما مخطئ كلاهما مخطئ في الحقيقه هؤلاء كلهم ائمه وكل عصر له أحواله وظروفه كل عصر له أحواله وظروفه وأنت لابد أن تنتهي لهذا العبقري وأنا عندي أسهل شيء هذا أن توضع المسائل في حسابات وقواعد هذا أسهل شيء البعض يظن أن الشيء إذا كان هكذا منظما هذا الصعب لا هذا مقدور عليه هذا رتب لك ترتيبا هذا رتب لك لكن التذوق نفسه وأن يكون تذوقك مبنيا على أصول الحقيقية ليس هكذا مشوشا في الهواء هذا هو أصعب الشيء ولهذا العبقرية أن تعيش مع هذا الكتاب هذه الحقيقة تنتهي إلى هذه عائلة واحدة لا تتخاطم نحن الذين تخصمنا هذه عائلة واحدة في الاخير نعم وأشرع في قراءة الكتاب أشعار الحكمة أشعار الحكمة ليست أشعار الحكمة ليست حكمة من حيث كونها حكمة لكن قد تكون شعراً إذا انطبقت عليها أصول الشعر إذا ثبت أنه الشعر فهو شعر ضعيف ما هذه المشكلة هل فعلاً فيه أصول الشعر؟ لا هو حكمة عادية كثير منهم حكمة عادية يعني ليس الشعر بعد قول الشافعية رضي الله عنه أشعر من المتنبي هذا غبي لا يفهم أصلا القضية عندهم مختلفة الأوراق مختلفة عند الناس جدا كيف تسيء إلى الشافعية وتقول كلامه ليس حجة نعم هو مولد حتى لو كان عربيا حتى لو نصل لبعض على أنه حجة لا أغلق يعني هو أن بشار ابن برد هو متنبي متنبي طبعا كشعر ونص وكما متنبي طبعا لا كلام هنا الشافعي رضي الله عنه نقل أشعار الهدليين كان حافظا لها الحج في أشعار الهدليين لا في شعر الشفاي هو أحد رواته نعم وكان يحفظها وكان يحفظ أكثر مما هو موجود بين أيدينا الآن منها والأصمعي قرأ عليه هذه, هذه الأشعار الهدليين كان يحفظها وكان يخفي هذا ويقول لا تخبروا بهذا أهل الحديث فعقولهم لا تطيقهم كان يخفي هذا <تصفيق> <تصفيق> نعم كان يخفي والذي حدث بذلك ابن من اخفى وهو عنده بعد ان مات قال قال الابي بعد ان قال, قال, قال انشده كل اشعاره دلينا غيبا ثم قال له لا تحدث بهذا احد من اهل الحديث فان عقوله فان لا تطيقه امر قديم جدا إن أقولهم لا تطيقه يعني نعم يعني شاعر فتقول الشعر و... وانت شيخ وكذا والانكار لم يكن هذا في القديم لم يكن هذا حتى في الصحابة رضي الله عنه لكن بعد ذلك لما بتوضي للشعر وابتوضي للشعراء قضية لم يقل هذا حتى في عهد عمر بن أبي ربيع كان هو فقط الذي يعاب لأن شعره فيه مجون هو فقط الذي يعاب لم يكن يعاب الشعر ابن عباس كان يحب الشعر جدا وكان يسمع عمر بن أبي ربيع ويجالسه نعم نبدأ من كانت صرص طبعا قابل بالآجز طبعا قول محترم جدا <تصفيق> لا الاعجاز هنا لانك سنية تماما <تصفيق> فالموضوع عندك طبعا فرق بين ان تكون سنيا لا يوجد من هو سني مقح انا اشعري مقح لا يوجد هذا اشعري مقح لان التفصيل فيه, فيه, فيه ابواب المخالفة واضح؟ انا اعتبر القول بالاعجاز في اللغة اعتبره قولا من الاقوال ومتهيئ نفسياً أن يظهر لي أن القرآن ليس معجزاً لغوي وإنما جعله الله تعالى في مستوى بلغة الناس وصرفهم عنه الإعجاز أن تعجز أن لا تفعل أنا ماذا أريد؟ القرآن معجز بمعنى أنك إذا أردت أن تأتي بمثله عجزت طيب أنت عجزت فعلاً صرفت لم تستطع أن تفعل بدليل أن البعض قد يوافق دعاء له نص القرآنية النية لست موجودة أحضر ها؟ أحضر التحدي ماذا؟ طيب بأص... التحدي مناطن بعدم القدرة على الفعل قضية في اللغة او للصرف لا تتعلق بالعجز تتعلق بعلة العجز يعني أتحداك أن تأتي بمثل هذا القرآن وعجزك عن الإتيان بمثله دليل على صدق هذا القرآن وصدق محمد صلى الله عليه وسلم آه. هذا دليل عليه فأردت أن أقدم على التحدي على المعارضة لم أستطع إذن يعني لأنني أتيت بالنية المعارضة لم أستطع وقفت صرفت إذن هذا دليل على أنه وبمناسبة هو دليل أقوى وأوضح عند المعتزلة لأن الصرف أمر مشاهد محسوس اما القضيه اللغويه ما زالت مشكله اصلا بعد ذلك انتجرت مشكلة اخرى وهي ما العله في اللغة بقى ما الذي في اللغة يجعل القران معجزا وترى ترى مثلا في كتاب عجائب القران للباقلاني هذا كتاب الام في عجائب القران يقول لا يحدث الاعجاز بابواب البديع فتهيل المسترسل في, في البلاغة تحدث بالتشبيه تحدث بالمجاز أو بالمعاني اقل بديع لا ويأتي السيوطي يقول الإعجاز يحدثه بكل الأبواب وهناك وهذا الكلام تشعرون أنه وعظ يعني تحمس دينية فقط يعني. وهناك كتاب ظهر في الامارات لما أفتح الحصول عليه الإعجاز في الفواصل القرآنية يعني هذا يثبت كلام السيوطي أو كلام غيره أن الإعجاز يحدث في الفواصل القرآنية الذي ينفيه من؟ ينفيه البقلاني يقول لا يحدث بكل ابواب البديع والفواصل من ابواب البديع كلام على السجع هي المحطات الصوتيه يعني كلها كلها من البديع هذه صارت مشكلة الأخرى لكن لو قلنا بالصرف انتهت القضية فانا نفسيا متهيئ لان اقول بقول المعتزله ليس عندي اشكال لان قداسه القران عندي مستمده من كونه الهيا لا من كونه اعجزه وابن حزم يقول بهذا الكلام بالمناسبه ابن حزم يقول الاعجاز لا يقع بالبلاغة لأن البلاغة صفة الكلام البشري وهذا جنس آخر القرآن جنس آخر من الكلام لا تجري على نفس القواعد هذا كلام إلهي لا يقع عليه التطبيق أصلا ولذلك قلوب الصرفة ماذا كيف عجزوا صرفوا لما يستطيعوا لأن الأعجز وقع هذا ثابت لكن كيف ما صورته هذه الصورة مشكلة نحن الآن اللهجة الوعظية التي نتكلم بها أدت إلى ماذا إلى أنك مستعد أن تكسر ما لم يقل بالآجاز اللغوي للقرآن أنه بليغ لدرجة درجة أن يخرج عن طوق البشر فكيف خرج عن طوق البشر سؤال هناك أسئلة ويطرحها ملحدون لابد أن نفكر فيها الملحدون يسبقوننا لنا للتفكير في هذه المسائل كيف خرج عن طوق البشر وثبت أن بعض الصحابة أجر الله على ألسنتهم بعض الدعاء من القرآن طيب كيف ثبت وفي البخاري أن عبدالله بن مسعود كان ينكر قرآنية المعوذتين ويقول هي من الرقية هي من الدعاء من الرقية يرقى المسلمين بهم أنفته المسلم المسلم قبل أن ينام فقط إما أن تقول طب لماذا كيف لم يشعر بالإعجاز إما أن تقول بلاغته بلاغة بن مسعود لم تبلغ الحد أن يدرك وإما أنهما ليس بمعجزتين كيف خالف الجمهور لو كان الأجاز يحبط بأكثر صورة وهاتين ليست بأكثر صورة فأعتم مشكلة فلابد أن تكون نفسكم متهيئة لكل نتائج البحث فألني أحدهم على قال كيف هل ترى تؤمن بأجاز القرآن قلت له إذا انتهيت طبعا أهل السنة يؤمنون بهذا لكن أجاز قوان اللغوي يعني لكن إذا انتهيت صدقني أنا لن أخفي شيئا يعني سيصلك من غير أن تسأل لماذا أنني سعنشره لأنني ليس عندي مشكلة في أن أقول بقول المعتزلة والدكتور محمد أبو موسى كأنه بدأ يبرز هذا القوش يقول قول محترم لعلماء مسلمين ماذا إخوة بدأ. لماذا نعم لأنه بالفعل مساحة بد أن نستع فيها لأنه إذا لم تدرك أنت هذه الحقيقة سيأتيك من يقول إنا أعطيناك الكوتر فصل لربك وانفر إن شانئك هو الأبثر أين المعجز هنا؟ إذا كنت من عامة الناس سلم بالإعجاز وخلاص إنك ستخاف أن تكفر لكن هناك كافر فعلا سيقول لك أين المعجز هنا؟ إن أعطي نافك سيأتي لك بصورة هذا الأسلوب النحوي وبالقاعدة النحوية قاعدة مستعملة مبتذلة لكل مبتذلة يعني مبدولة يعني كله يستعملها ليس هناك تقديم وتأخير بارز ستقول لأجل الألفاظ التي وضعت فيها سيقول لك امرؤ القيس لم ياتي احد بشعره وهذا مذهب ابن حزم قال هذا قال لو كان لانهم لم ياتونا بمثل هذا فلم ياتوا بمثل هذا شعراء لم لم بمثل اشعاره طيب امرؤ القيس لم ياتي ذلك نحن قلنا امرؤ القيس كلام بشري لانه في طوق البشر عموما يعني لو افترضنا شخصا له نفس ظروف واحوال وابقاته من القيس سياتي بهذا الكلام واضح فانت في القرآن لا لا تحتاج وتقول لانه لم يات بها فعلا لا ربما يدعى أنه أتي بأحسن منها واضح يقول لك ما في الآية إلا التركيب النحوي والألفاظ وهذه مبدولة وهذه مبدولة ما لا الإعجاز هنا لابد أن تكون ساهما لقضية الإعجاز وأن تصرح بشيء قبل أن تكون واقفا على أرض صلبة في هذه المسألة ثم عندك مساحة أمان هي للمسلمين كذلك قضية الصرفة أنا أخي هبه ليس معجزين التراث والإنجيل نحن نؤمن بقداسة هذين الكتابين وأنهما كلام الله وليس بالإجماع معجزين من جهة اللغة بالإجماع ليس معجزين من جهة اللغة فلو تصورتم أن المعتزل لا يتصورون إعجاز القرآن من جهة اللغة أنهم يمتحنون القرآن لا هم يقدسونه لأنه إلهي أنت تقدس المسجد وهو حجارة تقدس الكعبة وهي حجارة ليس في ذات الحجارة خصيصة وهي مقدسة وتقوم عليها الدنيا كذلك القرآن أنت فقط توطنت أن الإعجاز فيه فتخيلت أنه لو سلب الإعجاز من ذات اللغة ليس مقدساً لا هذا كلام الله هذا المصحف كلام الله فهو مقدس من هذه الجهة أنت ترى في الأرض ورق عليها كلمة محمد تافزع من هو محمد أحمد السميع ترى كلمة السميع هذا كلام بشري محمد أحمد السميع اسم الله فترفعه وتفضيله إخواننا في بلد موراء النهر يقبلون أي كلام عربي أي كلام عربي صراحة كم؟ نعم وهذا منهم يؤجرون عليه أنا لا أضحك من هذا هذا يؤجرون عليه وهذا هذا تقبيص للعربية وربما لا يعرف أن هذا الحرف العربي وهذا مقدس نكتب به القرآن وكتب بها الدين ففيه إحاء وهذا معتبر في الفقه عند بعض الناس يقولون مثلا إذا خلعت جلدة المصحف لا يجوز لك أن تمتهن الجلدة بعد أن خلعت لم تصبح للمصحف الجلدة لها بما يتوحي بأنها جلدة مصحف لا يجوز لك أن تمتهنها عنك مالك ها؟ <تصفيق> كأني مالكي نعم <تصفيق> البسماء لا في القرآن يا مولانا <تصفيق> بوض الكلب طاهر يا مولانا بوض الانسان مجلس <تصفيق> صح؟ المالكية هكذا أحبابنا أولاده عمنا نحن الحنفية نعم نشرال في قراءه الكتاب ما كنت اريد أن اتعرض الى هذه المساله الله يستر نعم رفع أشهر أشهر أنت رفع على اسئله ذلك اللان في مؤازنه كانك عارف المفروض انا اقول وتقدر تورطني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو فعليس سهلا بالمناسبه انا فهمته فهمته من اول ما تكلم اصلا الله يستر منك يا مولانا الله يحفظنا يا مولانا ومع ذلك أنا لا أخاف مولان الباقلاني تحمس شديداً هو إمام كبير متكلم علم من عمة الأشعار أهل السنة الكبار نعم فالإمام الباقلاني رحمه الله ورضي عنه أراد أن يثبت كيف أن القرآن أعلى من كل كلام عربي فماذا فعل تحمس في الحقيقة وكأنه ولج باباً ليس بابه هذا ما فعله رحمه الله رضي عنه ويؤجر إن شاء الله على ذلك لكنه أخطأ خطأا يعني غريبا جدا ماذا فعل؟ قال فأنتقي لكم قصيدة قديمة بشعر جاهلي أعلى شعر جاهلي أعلى قصيدة عندهم وسأختار لكم البحتوري هذا أختار القيس وسأختار لكم البحتوري والبحتوري هو المشهور عند الجمهور أنه أشعر شعر مولد تعكم من مشكلة المتنبي وبتمام لا هو البحتوري كشاعر محيطة قنوش شعيرا يعني واختار له قصيدة وانتخبها واخذ يحلل القصيدة ويقول لك سأثبت لكم كيف أن القرآن أعلم فماذا فعل أسقط القصيدتين أسقطها تماما أسقط قصيدة عمر القيس وقصيدة المحترين جعل, جعل أدنى الشار أحسن منها الذي كان يتوجب عليه كان يتوجب عليه أن يرفع القصيدة الى مكانتها ثم يرفع عليها القرآن صح لكنه قال انظر المرء القيس يقول قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي يريد من صاحبيه ان يبكي على حبيبته هذه دياسة هذا كلام يضحك منه في الحقيقة يضحك منه بسعر هذا كلام سخيف في ذاته سخيف قطع نظر عن جلالة القائر رضي الله عنه لكن الكلام يصف بانه النص سخيف السكر السخيف ما الذي يجرى الى هذه السكر السخيفة التحمس لرفع القرآن هذا لم يرفع القرآن هذا لم يرفع القرآن هذا جعل أشعار أي شاعر معاصر أجود من هذا الشعر هو أسقط القصيدتين حتى في معيار الشعر كان الصواب أن يرفعهما في معيار الشعر جدا ثم يرفع القرآن عليهما كذلك هناك حادثة تاريخية تشبه هذا السخرية من مسلم الكذاب هو عشان هو كذاب خلاص تخف يعني ألفيل ومالفيل وما أدرك مالفيل الله قرصب طويل وذيل قطير يا دفد عن الطنق على أرعب بنت أختي هذا الكلام يقول أثبت أنه هو الذي حاول أن يعارض به القرآن هذا لا يصلح هذا الكلام تخيف لدرجة أن, أن كلام أي منه أجود الصواب أن تأتي شخص من من بني حنيفة ويأتي بكلام ودعرض القرآن يبغي أن يأتي بكلام جميل ثم ترفع أن تعليق القرآن لكن نحن عاجزون عن إدراك ما زالت القضية مشكلة هو عاجز القرآن فنظر فلنفترض أنه قال هذا التلام من ضمن بقية الكلام لماذا هذا النص وهذين النصان قد بقي وظل وانتهى هذا كل ما قاله يدفضع نقي نقي والفيل ما الفيل هذا يق... أنا أظن والله أعلم قد تكون موضوعة عليه أصل وهو أجل أن يقول هذا مع كونه كذاب لكنه عربي له أين هذا من المعلقات ومن الشعر القديم فهمتم هذا توضع الأمور في نصابها توضع أمور في نصابها ارفع الشيء أضعه في مكانه أعطيه حقه ثم ارفع عليه القرآن لأنه بفعل أجل إذا كنت مؤمنا بقضية الأعجاز اللغوي ولكن القضية ما كان ينبغي أن تطرح الآن أصل نعم لكنها عندي يعني بمكان طيب من معه النسخة القديمة قبل أن تعدل هذه النسخة الجديدة بعضكم معه النسخة القديمة صح؟ نعم هناك تعديلات وبعض إضافات أو كذا لكن لا تعطل المسيرة إن شاء الله وقع فيها أخطاء كثيرة فنية وكتابية وكذا فأنا أعتذر عنها يعني وهذه النسخة هي التي أعتمرها وأعتمدها أخطاها لا تكتب قليلة جدا يعني مصححة لكن إن شاء الله تصلح النسخة تصلح وأنا أتركت ثلاث نسخة في المكتبة هنا ووقف على المكتبة من أراد أن يستعملها وإلا فالأمر ان شاء الله تعالى يسير يعني لن يتعطى عن الاستفادة نعم ربما ربما نعم أنه بالنسبة لكتاب الحق اخطأها كثيرا نعم ما كان ينبغي أن تخرج هكذا نعم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اقرا وانا المتن ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين طبعا مولانا سطاطروا بها ستطير بها ترى مولانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا مختصر لطيف في الفنون الثلاثة اختصرته من نظم الجوهر للسيد الأخضري تغمده الله برحمته وهو الذي هو نظم لأصله التلخيص وهما شوط بعيد لأكثر أهل زماننا التلخيص ونظم الجوهر المكنون بعيدان عن أكثر أهل زماننا نحتاج إلى متن لطيف وهما شوط بعيد لأكثر أهل زماننا وما من مختصر يمهد لهما ما فيما اطلعت عليه إلا ما كان من مئة المعاني فهو نظم نفيس صالح للمبتدئين سوى أنه منظوم وليس من تلك التلخيص وما سواه إما مختص بفن وإما مبتقر إلى سبك وتهذيب لهم أو يترجح هذا العمل بغة المبتدي أو يترجح هذا العمل عليه باختصار للمبتدي واستيفاء للمهمات فاستنبطت هذا المختصر من أصله للأخضري وقصدت في صنعته تيسير العبارة مع الإحاطة بالأبواب والاقتصار على مهمات المسائل في الفنون الثلاثة فكان تمهيدا وافيا لأصله وشروحه ولذا سميته هي أجود من أسميته ولذا سميته بغية المبتبي والله أسأل أن يكتب له القبول وأن لا يجعل لغيره فيه نصيدة آمين المقدمة فصاحة الكلمة خلوصها من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القيام وفصاحة الكلام خلوصه من تنافر الكلمات والتعقيد وضعف التأليف مع فصاحة كلماته وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح وبلاغة الكلام كنا نتكلم في الفصاحة البلاغة. وبلاغة الكلام مطابقته لمقتضى المقام مع فصاحته أول شيء نفهمه هنا دراستنا لكل أبواب الفصاحة تدخل في تعريفنا للبلاغة فهمتم هذا؟ هذا له الآن أصلاً خطير سننتهي إليه إن شاء الله كم مرة من الوقت؟ طيب وبلاغة الكلام مطابقته لمقتضى المقام مع فصاحته ما يحترز به عن الخطأ في تأذية المعنى هو فن المعاني وما يحترز به عن التعقيد المعنوي هو فن البيان وما به وجوه تحسين الكلام هو فن البديع الذي أضمنه لكم إن شاء الله أن هذا الكتاب إذا فهم جيدا ولم يتغيب فعلا أن تكون عندك قاعدة ليس فقط في مستوى علوم البلاغة قاعدة قوية أن تكون عندك قاعدة فهمية أن تفهم فلسفة هذه المسائل نفسها وهذا ما لا يوجد في شروح البلاغة الموجودة وهذا ما يجعلني أرضى أن أشرح مثل هذا المثل الآن أشرح شيئاً هكذا لمستوى المبتدين يعني مثلاً طلبوا مني شرح الأجرومية في النحوة قلت لا لماذا؟ لأن الأجرومية المفترض أن كل طالب علم يستطيع أن يشرحها داخل اللي بشرح فقه يشرح الأجرومية يشرح المخصص في اللغة لا الذي يشرح علوم الحديث أي شخص درس علم يستطيع أن يشرح الأجرومية هذا ما أفهمه وهذا أصطرب وهذا الأصل فقلت أن أشرح شيئا يستطيع غير أن يقوم به في حين أن أترك شيئا لم يقم به غيره ولهذا أقبلت على شرح هذا الكتاب بعد سنوات من الامتناع لما وجدت أنه يمكن أن أضع عليه اشارات ليست موجودة في الشروح هذا هو في فلسفة وفهم البلاغة نفسها تبقى معك العمر إن شاء الله علم المعاني أبوابه ثمانية إثناد ومثند إليه ومسند ومتعلقات الفعل والقصر والإنشاء والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة هكذا إسناد ومسند إلي ومسند ومتعلقات الفعل والقصر والإنشاء والفصل والوصل باب واحد والإيجاز والإطناب والمساواة باب واحد باب الإسناد هذا المOUR فقط باب الإسناد يقصد به المخبر إفادة الحكم أو لازم الإخبار وقد ينزل العالم بالحكم منزلة الجاهل والأصل طبعا تبع المتنى مختصر جدا لأن لا تتضح منه أشياء كثيرا والأصل أن يخبر خالي الذهن دون توكيد والمتردد بمؤكد استحسانا والممكن بمؤكدات على حسب الإنكار وهو مقتضى الظاهر ويخرج الكلام عنه إلى مقتضى الحال كأنذال المقر منزلة المنكر لأماره ويخرج الكلام عنه إلى مقتضى الحال كأنذال المقر منزلة المنكر لأماره أدوات التوكيد القسم وقد وإن ولام الابتداء ونونى التوكيد واسمية الجملة والإسناد إما حقيقي بإسناد الفعل ونحوه إلى ما هو له عند المتكلم وإما مجازي بإسناده إلى غير ما هو له وتلزم فيه القرينة باب المسند إليه يحذف المسند إليه للعلم به ولغير ذلك ويذكر باعتبار الأصل وللاحتياط والإضاح وغير ذلك والأصل تعريفه فيأتي ضميرا أو علما أو موصولا أو إشارة أو باللام أو بالإضافة على ما يقتضيه الغرض وقد ينكر للإفراد أو التكثير أو الجهل به ويتبع بحسب الأغراب بالوصف والتوكيد وعطف البيان والبدل وعطف النفق والأصل تقديمه وقد يقدم لغرض كالاهتمام وهو أعم الأغراب ويخرج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال لنكتة ويخرج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال لنكتة ومنه وضع المضمر موضع المظهر والأسلوب الحكيم والالتفاق باب المسند لا تتهيب هذه مسائج رياضية سهلة ليست هذه المشكلة هذه ليست, هي المشكلة. ليست, هي ليست العمق هذه سهلة جدا باب المسند يحذف المسند لمثل ما سبق وواجبت القرينة ويذكر لمثل ما سبق وليرى فعلا أو اسما فيفيد تجددا أو حدوثا وأفرضوه لعدم التقوية وعدم السبب وقيدوه بالمفاعيل وشبهها لتمام الفائدة نعم في أو ثبوتا أو ثبوتا نعم. حدوثا لا نعم وليرى فعلا او اسما فيفيد تجددا أو ثبوتا نعم الحدوث هو التجدد نعم وأفرضوه لعدم التقوية وعدم السبب وقيدوه بالمفاعل وشبهها لتمام الفائدة ونكروه لإتباعه المسند إليه وللتفخيم وغير ذلك وعرفوه للإعلام بالنسبة أو بلازم الحكم أو لقصره ويؤخر للأصل ويقدم للقصر وغيره باب متعلقات الفعل تعلق المفعول كتعلق الفاعج وينزل المتعدي منزلة القاصر للاقتصار على النسبة ويحذف المفعول لقصب التعميم ولغير ذلك ويقدم على فعله للتخصيص وغيره وسائر المعمولات كالمفعول فيما سبق باب القصر يقصر الموصوف على الصفة وتقصر الصفة على الموصوف بالاستثناء بإلا بعد نفي وإنما وبالتقديم وغير ذلك باب الإنشاء الإنشاء الطلبي أمر ونهي ودعاء ونداء وتمنى واستفهام وقد تجيء لغير ظاهرها أي هذه الأشياء المذكورة قد تجيء لغير ظاهرها ويجيء الطلب بصورة الخبر لغرض باب الفصل والوصف تفصل الجملة الثانية إن كانت بمنزلة التوكيد أو البدل أو كانت مقطوعة بتقدير السؤال أو عند عدم الاشتراك في الحكم أو إذا أوهم العطف خلاف المقصود وتوصل للتشريك في الإعراب ولرفع الإيهام في الجواب ويستحسن للتناسب باب الإجاز والإطناب والمساواة إن كان اللفظ بقدر المعنى فمساواه وإن قل عنه فإيجاز وإن زاد عنه فإطناب ويكون الإيجاز بالقصر والحذف ليس بالقصر بالقصر ويكون الإيجاز بالقصر والحذف وشرطه عدم الإخلال بالمعنى وشرط الإطناب أن يكون لفائدة علم المعاني علم البيان أبوابه التشبيه والمجاز والكناية باب التشبيه نعم الاستعاره من المجاز نعم ابوابه التشبيه والمجاز والكنايه الاستعاره المجاز ينقسم الى مجاز مرسل واستعاره ابواب التشبيه ابوابه التشبيه والمجاز والكنايه باب التشبيه اركانه المشبه والمشبه به ووجه الشبه واداه التشبيه وإذا حذفت اداه التشبيه كان تشبيها بليغا اما المشبه والمشبه به فيكونان مفردين أو مركبين توافقا وتغايرا وأداة التشبيه إن كانت الكافة وأخواتها أعقبها المشبه به وإن كانت كأن أعقبها المشبه ووجه الشبه إن كان من متعدد فهو تنثيل ويكون وجه الشبه مجملا ومفصلا ويكون خفيا وجليا باب المجاز تقابله الحقيقة ويكونان شرعيين أو عرثيين أو لغويين ويكون استعارة للمشابه ومرسلا لغيرها والاستعارة مكنية أو تصريحية باب الكناية تكون الكناية بإرادة اللازم وجواز الأصل وتكون عن الاختصاص والصفة والموصوف علم البديع يقفض به تحسين الكلام إما معنى كالمطابقة والمشاكلة والتورية والجمع والتفريق أو لفظا كالجناس والسجع هذا هو المثل فقد سهل جدا إن شاء الله ويفتح لك أبواب البلاغ ما أقول فيه ميم يعني المثل ما تجدون مكتوب فيه الميم هو نص المثل والشين هو الشرح وأنا سأشرح ال... سأقرأ المتن والشرح جميعا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا نص المتن أما بعد فهذا وهنا وقعت إضافة في المتن لم تكن في المتن الذي سقطه أول مرة وكتاب يعني نعم أما بعد فهذا مختصر لطيف في الكنون الثلاثة اختصرته من نظم الجوهر للسيد الأخضاري تغمده الله برحمته وهو والذي هو نظم لأصله التلخيص وهما شوط بعيد لأكثر أهل زماننا وما من مختصر يمهد لهما فيما الطلعت عليه إلا ما كان من مئة المعاني فهو نظم نفيس صالح للمبتدئين سوى أنه منظوم وليس من سلك التلخيص وغاية الأمان لابن جماعة لكن يترجح هذا العمل عليه باختصار المبتدي واستفاء للمهمات وما سوى ذلك إما مختص بفن وإما مفتقر إلى سبك وتهذيب الأصب فاستنبضت هذا المختصر من أصله للأخضري وقفضت في صنعته تيسير العبارة مع الإحاطة بالأبواب والاقتصار على مهمات المسائل في الفنون الثلاثة فكان تمهيدا وافيا لأصله وشروحه ولذا سميته بغية المبتدي والله أسأل أن يكتب له القبول وأن لا يجعل لغيره فيه نصيبا آمين هذا هو الذي قام عليه هذا الكتاب التيسير الشديد لم أراعي يعني أغراضا أخرى لا تربوية أريد أن أعلمك الأدب فأتي لك بنص صعب أن تتعب أن أصدك عن الدرس لا لا أنا أريد هنا أن يفهم كل أحد بقدر حتى إن ذهب بعد ذلك ولم يعود لكن أن يكون قد فهمه ولهذا مهدت كل شيء ويسرت في هذا السبيل كل شيء وأستطيع حتى أن أضرب أمثلة من تقال في الشارع أمثلة عمية يعني لتفهم المسألة بمناسبة ما يقع في الشارع فيه كثير من البلاغة بهذا المعنى هي قواعد منطقية في النهاية قواعد حديث قواعد بلسان يتكلمون بها قواعد حركة عقل معاني القواعد من حيث هذه الجهة من حيث كونها قواعد كلام الشارع يشترك مع كامل مولد مع الكلام البنيغ مع الكلام العالي واضح؟ المهم أن المثال يعمل عمله يعني ألا أكون قد وضعته لأحد غير الله سبحانه وتعالى الشرف ما إليه المنتهى في علوم البلاغة هو تلخيص القزويني وقد نظم أصول مسائله العلامة الأخضري في أرجوزته الموسومة بالجوهر المكنون هم, هم أساطين البلاغ الذين جمعوا بين البلاغ الأدبية والتقريرية لكن اختلفت أعماله عبد القاهر أدبية فيها نفس تقريري الزمخشري أدبية محضة السكاكي وقزويني تقريرية محضة كل زمن له هدفه كل له غايته في النهاية العلم واحد والتقريرية مستنبطة من الأدبية أصلاً ما إليه المنتهى في علوم البلاغة هو هو تلخيص القزويني وقد نظم أصول مسائله لعلامة الأخضري في أرجوزته الموسومة بالجوهر تستطيع أن تقول الجوهر المكنون على أساس الحكاية أنه هو الجوهر المكنون اسمه الجوهر المكنون وقد تقول على الإعراب الجوهر المكنون نعم الموسومة بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون فمنه يبتزي الطلاب في تحصيل فنون البلاغة بتمامها دون الاقتصار على فن بعينه لكن الطالب غير الطالب وما صلح لمن سبقنا ربما يشق على معاصرنا فإن نظم الجوهر لا يطيقه إلا من كان متأهلا بالدراسة العربية والشرعية القديمة كما كان طالب الأزهر بالعهد السابق وإنه من غير الحكيم أن يبدأ لطالب العلم المعاصر بنظم قوامه 291 بيتا فكذا النظم 200... هذا مبتدئ أصلا وبالمناسبة الفيت بنالك مبتدئ أصلا فقه ابن مالك للمبتدئين الأجرومية للصبيان صار تحفة الاطفال الأجرومية للصبيان فاضه ابن مالك مبتدئ عندك بعد ذلك الكافيه وشروحه وعندك ال- كتبت بويه كتبت بويه البعض يصوروا بانه الاسطوره الذي لا يمكن أن تصل عليه حتى تصفه تنتحل نفسك ان لا اصل اليه سعيد هذه هذا امتهان ان تقول لا اصل اليه الطالب الجمعي ينبغي أن يقرأ كتاب سبويه وأن يفهمه وسطرى تقاربا بين كتاب سبويه وكتب عبدالقاهر حتى أن البعض يجعلهما من عائلة واحدة يجعلها كتب عبدالقاهر وكتاب سبويه من عائلة واحدة ويقول هنا تختفي الفروق بين النحو وبينها لم تختفي لكن والأغراض مختلفة لكن تكاد تختفي الفروق بين النحو وبين البلاغة واضح؟ لأن الاختلاف يظهر تتسع الزاوية كما يقال عند التقرير وليس عند الأدب في الأعلى نعم بنظم قوامه 291 بيتا ولو كان من الرجز الذي هو أيصر البحور ولذا جرى أهل العلم على التمهيد للمبتدي بمثن مختفر يسير قبل الولوج في فلك التلخيص كما أنه ما من شك في أن تدريس المبتدي متنا منثورا سهلا هو الأفضل في حقه أنا لا أرى أن يدرس المنظوم للمبتدي لا أرى تأخذ الشيخ فوزي كوناتي ها مذهبه هذا ايضا نعم ولذلك هو يفضل دائما ينبهكم على انك لا لا تدرس المثن الذي نظم وان كان منظوم فدرس المنظوم وان وجد في في مساواة المنظوم متن اصلي منفور فهو المقدس نعم. يعرف كثيرا هذا الرجل من اساليب التدريس سيد بل بلغوا سلامي كما أنه ما من شك في أن تدريس المفتدئ متناً منثوراً سهلاً هو الأفضل في حقه ولاس شرطاً أن يعتاد النظمة من أول أمره البعض يقول لا الطلب لابد يعتاد الأفضل ماذا؟ يعني ما أعلك أفضلية تدريس المتن المنثور على المنظوم نعم المنظوم في العلوم وفي المسائل الغرض منه إحداث الوزن الموسيقي حتى تحفظ صح؟ هذا يخل غالبا بالمسائل لأنك تبدل قطعة من جهدك وذهنك في النظم المسألة لا تستحي تبدأ في آخر البيت وتكمل في في أول البيت الذي يليه فأنت مشغول باستحضار النظم باستحضار الوزن في حين أن هناك نظما آخر نسرا يعني, نظم يعني نظم كلام في حين أن هناك تركيبا آخر قد يكون أقرب إلى ذهنك الفاعل مرفوع انظمها الفاعل مرفوع خلاص الفاعل مرفوع المفعول منصوب هذا أسهل هناك دائما الأساليب السهلة الأساليب السهلة التي يبادر إليها الذهن تكون أيصر وأجود وتعبر عن المعنى العلمي بطريقة الأجود لا تنظر إلى الشعر الشعر أصلا قضية, قضية سحرية أصلا الشعر قضية أخرى لا تفرق أصلا بين النظم وبين القافية وبين كذا هو مولودها كذا يعني ليست معلومة نظمتها لا الشعر لو كان نظما للمعلومات سقط الشعر هكذا يولد الموسيقى والقافية والوزن هذه الأشياء هذه عناصر الموسيقية وصوت الكلمات والصحيح وأصوات الهمس والقرعة وكذا والجهر هذه الأصوات هي نفس المعاني هي نفس المعاني بخلاف المنظومات العلمية حتى حمار الشعراء الرجل يضعون عليه أي معاني خلاص طيب أنت تضع لم تضع المعلومة مضبوطة أنت تحمل على الوزن طيب إذا كان النظم يخل بالمعنى ويخل بأصل المسألة ويجعلني أبذل جهدا من طاقتي وتركيزي لا في أصل المسألة وأنا مبتدئ وإنما في فك النظم هذا ليس من الحكمة للمبتدئ المبتدئ ينبغي أن يأخذ المسألة غير مشوشة وهذا بالتجربة جربته كنت أدرس المتونة التي هي منظومة وأنا مبتدئ في العلوم أخذها مشوشة لماذا هي دخلت مشوشة دخلت لأجل أنني بدلت جهدا في النظم وفي الصوت الذي في النظم وكنت أقول ماذا لو كتبها لي هكذا وكنت أفعل هذا كنت أنفر النظم أكتبه لي هكذا هذا أشعر أنه وأغش أغش منها كما يقولون يغش يعني أنقل منها وأتذكر هو أنزل يعني يعني هو قرآن خلاص أنا حفظت نفري أحفظه حفظت المتائل وفهمتها من هذا السبك السهل لماذا أدهى أرجع إلى هذا المقدس وهو النظم؟ ليس مقدسة إمتى؟ ويزداد سوءا إذا كان نصرا فنظمته هذه مشكلة أخرى لأنك قطعا فتترق قطعة من مراب الشاعر أو من مراب الناثر عزيرة نعم النظم الحفظ تسجيل الحفظ فقط آه تسل الحفظ ليس أكثر يعني ليس له أي معاني قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة وأستعين الله في ألفية مقاصد نحو بها محوية تقرب الأقصى بلحظ موجازي وتبسط البتلى بوعد وتقتضي رضا بغير سخطي فأقضى الف لابن مواطي وهو بصق حائز تفضيل مستوجب سنائي ماذا ترى في هذا ولا شيء ولا أي معنى خطبة حاجة وتقديم ولا ليس لها أي معنى في الن كلامنا لفظ مفيد قد ثقيم وسم وفعل ثم حرف كلمه وحده كلمه والقول عامه كلمه بها كلام قدو ام بالجر والتنوين والنداء واسم الاسم تميز حصل لا قافيه اللام لا فائده فيها ولا لها ولا لها اثر ولا القا... مع شده اقتضائهما للقافيه والتشكل اللفظ والمعنى واقتضيان القافيه بحقها وبنصيبها ولا شك ولا أي معنى خالص نادي مراد نعم حتى من يحاول يعني يكون رومانسيا يقول الشاطبية تشعر أنها شعر جميل ليس شعر ليس شيء من ذلك شعر مطلقة هو لحفظه فقط الكلام ينصر ليفهم وينظم ليحفظ بس. نعم قل وليس شرطا أن يعتاد النظمة من أول أمره لأن المبتدئ ينبغي أن يفرغ ذهنه على الاشتغال برؤوس المسائل فلا ينشغل بغير ذلك من حل نظم ونحوه وإن متن, مئة وإن متن مئة المعاني قد استوفى الفنون الثلاثة إلا أنه جاء منظوما والطالب إنما يقتد النظم للحفظ فلا حاجة في حفظ نظم يستغنى عنه بغيره وطالب الخنون الثلاثة يستغني غالبا بحفظ الجوهر المكنون فلا غرض إذن من معالجة نظم لا يبغي إلا مسائله دون أبياته كذلك فإن سلك الطلب في علوم البلاغة قد استقر في التلخيص فكان من التمام أن يكون للناس مثل يمهد إلى الجوهر الذي هو نظم لمسائل التلخيص الآن أقول يمهد إلى التلخيص مباشرة دون الجوهر أن يمكن أن نتجاوز هذا إلى الترخيص مباشر. علوم البلاغة علوم منتهية قليلة. وستعلمون لماذا الآن. علوم البلاغة علوم قليلة. وهذا للأسف مما لا يقال في دروس البلاغات. هكذا أشرح المعاني والبعال. طي ما موقع هذا العلوم من العلوم؟ ولماذا هي علوم منتهية؟ كالتجويد تجويد منتهي. تحفظ الأطفال الجزرية. خلاص أردت أن شيئاً تقرأ التمهيد لابن الجزري. تقرأ المريد مريد العطيق بالنصر. تقرأ كذا وتنتهي العملية. طوض وأكثر المتون التي يمهد بها للمفتدئين إنما جاءت في فنون خاصة من فنون البلاغة كالثمرقندية ونظر المرصفي والطبلاوي والسجاعي كلها في فن البيان فإن وقع للطالب ما يحبسه عن العلم فلم يحصل طرفا شاملا بعلوم البلاغة وبقيت أصول الفن مستغلقة عليه لم يفز منها بما يرفع جهله الثام عنها دائما احرصوا من أول مرة أن يكون العلم شاملا الأفق المستوى الافقي في كل العلوم وهذا للاسف لا يجري في جامعتنا شخص يطلع من الثانويه الثانويه لا يعرف شيئا في اصول الفقه ثم يدخل إذا كان حنافيا في آه ماذا ها لكن مدار الان اشرحات في ماذا الشرح يبو التلويح على التوضيح التلويح على التوضيح واذا كان جمهوريا ها نهاية السول الشكائية نحن نفيها تروح على التوضيح نعم. أو يأخذ نهاية السول نهاية السول من أفعب كتب أصول الثقة حقا. لا يأخذ ثم يأخذ من نهاية السول أصلا أو أوراق إذن أنت تعمقت في مسألة إلى الآخر والتي قبل وبعده صف أصاب أن تدرس الورقات تحفظ الورقات تدرسها احفظ نظمها للعمريتي لكن نظم الورقات الجويني أفضل للنسل تحفظ الورقات تقرأ عليه شرح الجلالين مثلا او بعض الحواشي هناك الخطيب الشربيني كل هذه شروح سهلة جميلة جدا وشروح الورقات سهلة وجميلة وكثيرة المالكية والشافعية والحنابلة يدرسون الورقات يدرس مثل الورقات إذا كنت شافعيا إذا كنت حنافيا فمختصر المناطار بن عشوف تأخذ شيئاً أفقياً في كل الأبواب واضح؟ تلم بالأبواب أما أن تدرس مثلاً المعاني وأنت صفر في البيان تدرس البيان وأنت صفر في المعاني لا لا يصلح ولهذا لا أقتنع أبداً بالكتب غير الشاملة دائما خذ شيئاً من كل شيء ثم خذ كل شيء عن شيء هذه القاعدة شيئاً من كل شيء هكذا القاعدة خذ شيئاً من كل شيء ثم تعمق تخذ كل شيء إن عن شيء لكن ان تبقى أشياء أنت صفر فيها مهما كان هذا العلم بعيد عنك لا لا يليق بك الجهل في أي علم من العلوم مهما كان لابد أن تنم بطرف أن تجلس في مكان يتكلمون فيه في علم وأنت صفر هذه إهانة إهانة شديدة جدا تكون أنا والله سعرش خالص يعني إلا تطاق هذا الأقل يعني آه تفهم قضية عندك الف باء فيها اخذت شيئا منها لكن صفر نعم وقد اطلعته بعض على غايه الامان في علم المعاني لعز الدين محمد بن جماع فترجح هذا العمل عليه الذي هو عملي هذا فترجح هذا العمل عليه بالاختصار للمبتدئ فلا يذكر من خلاف السكاكي وعبد القاهر كما طبعا هناك خلافات في المسائل الداخليه هناك اختلافات وقعت ومذاهب في الداخل في دقائق المسائل ليس مناسبا أتعرض لها في موجة تاريخ البلاغة نعم فلا يذكر من خلاف وعبد وعبدالقاهر كما يجمل الأغراض إذ شأن تفصيلها أن يكون في الشروح كما الأغراض التي هي لماذا يحذف المسند إليه أو يحذف المسند لكذا وكذا وكذا فتجد بعض الموتون كأنها تحاول أن تستقصي نعم طيب أختم المقدمة فقط ان شاء الله وقد اطلعت بعد على غاية الأمان في علم المعاني لعز الدين محمد بن جماعة فترجح هذا العمل عليه بالاختصار المبتدي فلا يذكر من خلاف السكاكي وعبد القاهر كما يجمل الأغراض إذ شأن تفصيلها أن يكون في الشروح كما ترجح عليه باستفاء هذا المد ترجح عليه على متن جماعة باستفاء مهمات المسائل كذكر القرينة في المجاز والقرينة الدالة على المسند المحذوف ولم يتعرض في باب المسند لتعريفه وتنكيره وتقديمه وتأخيره على أنه من مهمات الباب واعتنى بذلك الأخضري في الجوهر يعني هذا المثل من الجماعة لم لذلك واطلعت كذلك على أقصى الأمان لشيخ الإسلام الزكري الأنصاري رحمه الله رضي عنه وهو مختصر من تلخيص القزويني فألفيته أمتن في عبارته من كتاب المجماعة وأحوى لمادة العلم وهو مختصر نافع منتظم إلا أن عبارته لا لتخلو من نوع صعوبة على المبتدين وجرت طريقته على سرد المادة دون تقسيمها فيجيء الباب كالمسألة الواحدة تعرفون المسألة في الباب الباب في الذهن فيبدأ في اول الباب هكذا يسرد الكلام إلى آخره كمسألة واحدة على أنه مسألة واحدة نعم يعني الان اكلمك مثلا في ابواب المعاني فاستطيع الان وانا استحضر هذه الابواب أن آتي لك في جمله واحده الفقط انفاسي فقط واشرح لك اذكر لك كل الابواب يبدا بالاسناد وتحدث عنه لانه قال ثم كذا ليس هناك هذا الترقيم وهذه الفواصل المعاصره الان ليس نراها عندنا هذه اسهل في التعليق 1 2 3 4 مواقيد الوضوء كذا وكذا كذا وكذا وعند كذا كذا إذا كان كذا وعند الواقد وإذا استيقظ منه مشعارك كذا كان ترى في المتون في هذا المستقن عند الحنبيل واضح وفي أكثر المتون لكن نواقد الوضوء واحد اثنين وكل واحد هذا الترقيم الأسلوب هذا الأسلوب أيصر المعاصر نعم تكثير الجمل والفصل والبدء بكلام انشاء الكلام الجديد هذا هو نعم يقول إلا أن عبارته لا لتقل من نوع صعوبة على المبتدي وجرت طريقته على سرد المادة دون تقسيمها فيجيء الباب كالمسألة الواحدة وإن التقسيم تحت الباب من شأنه أن يهيئ للمبتدي الإحاطة بالمسائل وإنما يقدر على الأولى من له نوع باع في مصنفات القوم وقد أورد من البيان والأمثلة ما يحسن للمبتدي أن يكون محلها الشرح دون المختصرات هذا كتاب كلام أقصى الأماني الشيخ الإسلام ذكرى الأنصار رحمه الله وقد أورد من البيان والأنثلة ما يحسن للمبتد أن يكون محلها الشرح دون المختصرات التي تقصد لرؤوس المسائل واستحضار أبواب العلم دون فسرها وبيانها فسرها يعني شرحها وثمت كتاب قصد صاحبه الشمولة والتنسيرة للطالب المعاصر وهو الموسوم بموجز البلاغ للإمام الطهر بن عاشور إلا أنه سلك في كتابه مسلك البص والشرح وتوزعت رؤوس أبوابه بين شرح وتمثيل ولم ترتب المسائل تحت الباب بفصول مبينة ففقد بذلك سبكة المتون ففقد بذلك سبكة المتون التي يحصل من خلالها الطلاب أصول علم من العلوم تعرفون المتن كلما كان مختصرا؟ وكان مسبوكا سبيكة كان ايسر للتحصيل عندك قوتان في ذهن قوة الحفظ وقوة التفكير كل ما يمكنك ان تحصر عليه من قوة التفكير لا تضعه في الحفظ فهمتم هذا؟ طيب يعني بالنسبة لي انا لا احفظ المتون التي فيها التفصيلات والامثلة بصراحة اشعر ان لا تحترموني يعني احفظ الامثلة انا أخبرني فقط برأس الباب وأنا إذا كانت قدراتك الذهنية تحتاج أن تحفظ المثال طيب طيب انا أحفظ القرآن ومع فيه إجازات لماذا أحفظ الأدلة القرآنية على المتائل في داخل المتن أنا أفهم المسألة أربطها بالدليل لماذا أحفظ الأدلة الحديثية في داخل المتن الفقهي أنا أحفظ أحفظ رأس المسألة الفقهية فقط إذا كنت مثلا غصل الوجه هكذا غصل الوجه الوجه ما تحدث به المواجه شوف غصل الوجه ماذا ينبني تحتها في, في أركان الوضوء غصل الوجه تحتها ماذا تحتها أن الوجه تعريفه ما تحدث به المواجه طيب لشخص أصلا يعني كان شعري يخرج من هنا ومن هنا فصارت هذه هذه ليست من الوجه طيب شخص هكذا نعم يا شيخ انس <تصفيق> كذا <ما> كان هكذا <تصفيق> طيب هل لو <هل> وجهه هنا <تصفيق> لا من منبت الشعر المعتاد <تصفيق> نعم طيب وهكذا طيب ثم يقع الخلاف فيما خلفه هذا الشعر فيما خلفه هنا هذا البياض يغسل او لا يغسل من الوجه او لا من الوجه طيب المضمضه والاستنشاق هل تحدث بهما المواجهه لا فلا تدخل كل هذا أنا فهمته من كلمة الوجه ما تحدث به المواجهة هذا التفصيل لا أحب أن تضعه لي في متن أحفظه أنا فهمته من كلمة الوجه وأنه ما تحدث به المواجهة خلاص أنا أستطيع أن أفرع كل هذه المسائل فلذلك ما عين فما أستطيع أن أصل إليه من إليه بالتفكير لا أضعه في الحفظ إنما أضعه في الحفظ ما يذكرني بالتفصيل فهمتون هذا؟ هذا هو. نعم. نعم؟ لا هناك من الشروح هناك من المتون ما تدخل فيها هذه التفصيلات تفصيلات كثيرة والاحتمالات وكذا وكذا. تؤخذ من الشرح لكن انا لا ارى ان الطالب يستحضر ذهنه ويكد ذهنه ليستحضر المسألة وهو لو فكر فيها كان ايسر نعم؟ نعم. لانه وقفنا <تصفيق> نعم وثم مس كتابه نعم ولم ترتب المسائل فيه ولم ترتب المسائل تحت الباب بفصول مبينه ففقد بذلك سبكه المتون التي يحصل من خلالها الطلاب أصول علم من العلوم فضلا عن صعوبة تركيبه واستطراده في مسائل ينبغي الا تطرح للمبتدئ وسلوكه في عدد من المسائل غير مسلك التلخيص مما يشوش على الطالب الذي سينتظم في سلك التلخيص بعده فلما كان القصة من تدريس المبتدى تعريفه بأصول من العلوم ترتفع بها أغلاق العلم وكان الشمول لأبوابه مقصودا فلا تستغلق, على فلا تستغلق عليه رؤوس أبوابه وكان تمام الانسجام في سلك التلخيص أقرب إلى ضبطه لخصت هذا المتن من نظم الجوار واكتفيت فيه بمهمات المسائل فجعلته قد تقدمت له ولم أي للتلخيص ولم أقتصر على فن دون فن يعني البيان دون المعاني أو المعاني دون البيان ولم أقتصر على فن دون فن برمت استيعاب الأبواب وقصدت فيه إلى غاية التسير هذا هو عمود هذا الكتاب وقصدت فيه إلى غاية التسير فلا يستغلق منه شيء من جهة اللفظ ليتوفر بهم الطالب على علم المسائل ولذلك سميته بغية المبتد فوافق اسمه وصفه الذي ألوم عليه في كثير من المشايخ أنهم يشرحون لأنفسهم يستمتعون أن يكون المطمو صعبا وهو يحل لكذا والطالب يأتي من مكان بعيد ويكد ذلك ثم يشتكي من العلم هو يلتذ بالشكوى من العلم الضائع وهو ضائع عنده أصلا بهذا الكلام وهو أحد أسباب ضياعه هو يقول لك لابد ويسمع الحاشية وكذا طيب كيف, كيف يعني أنت الآن تريد أن تيسر العلم يمدغي أن تحرر ذهنك من من أهوائك هناك من عندها أهواء بالبلدي عايز اعيش الدور عايز اعيش دور الشيخ والحشياوي لبس الازهاري طبعا مفتح بالذات يكون معمول من الصوف الإنجليز قطعه كده كده ويشرح ويتكلم كده تمام ويبتدي اصاع بالابواب وكذا من كانت من كان العلم غايته سيبحث عن السبل الميسره هذا هو ولن, ولن يتهيب الخروج عن الطريقة التي كانت في زمان معين وكذا. الطالب سيصل إليها إن شاء الله لكن الآن أنت تريد أن تفهم هذا العلم لهذا الطالب تسلق المسلك الذي ينفعه فهمتم هذا؟ هذا هو ما سعلته في هذا الكتاب وبمناسبة سألت نفسي مرات البعض يقول لي ما هو, ما هو أول مؤلفاتك أقول له شخص قصيدة الروح وأنسى هذا الكتاب معنا لي خمس كتب تقريبا خمسة قطب هذا الكتاب وكتب في علوم القرآن وكتب في صفحة النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب أبي حنيفة نعم والرسالة في العنوان طبعا واضحة يعني نعم ورسالة في أصول التسير أصول الحنفية ورسالة في المصاحف العثمانية الموجودة الآن يقال فيها عثمانية يعني في معايير الوقوف عليه ولكن كل هذه الكتب لا اعتبرها مؤلفات هذا الكتاب في الحقيقة لم أفرح به مع أنه الحمد لله يعني بعض من الناس درساه في بعض المؤسسات وكذا وأفنى عليه جدا لكن لم أفرح به لأنه ليس فيه إلا شيء من مهارة التلخيص والوصول إلى الطالب أما الفكر فليس في هذا الكتاب لا يوجد فيه فكر أول كتاب كان فيه فكري هو شرح قصيدة الروح فيه شيء من مجهودي أما هذه العلوم فلا تفرح بها وتغتر إذا يسر لك أن تختصر أو أن تشرح أو كذا هذه أنت تقدم في علم غيرك أصلا هذا العلم لم أنتجه إنما لخصت متنا موجودا صوته بطريقة معينة عندي فيه ليست أفكار الذي فيه ليست أفكار وإنما هي طريقة شرح وتوضيح ولهذا لم أشعر يوما بحنين إلى هذه الكتب لاستبعد صدر النور المبين من حيث كونها مؤلفات تعبر عن ذهني ثم تأملت فوجدت أن هكذا بالفعل ينبغي أن يقيم الناس أو يقوم الناس ابن هشام بأي شيء يقوم بالمغني هل يقوم بقطر الندى مع أنه الأشهر ابن مالك قومه بالألفية يعني ابن مالك علمنا إمامته من الألفية لا لماذا قوم بالتسهيل واضح هكذا ابن مالك بالتسهيل في بالكتاب طيب لماذا لم نعرف إذا كان ابن أجروم عالم أو لا لم نقف له إلا على المقدمة الأجرومية وهذه يضعها مدرس النحو فلم نعلم أنه إمام لا نستطيع أن نقول نقول الفاضل أستاذ الفاضل أكذا كذا وبعضهم أظن نستطيع أنه عالم أظن في دغة الوعال السيوطي نقل عن بعض أهل أنه عالم أو كذا لكن لا نستطيع أن نقول أنه عالم من هذا الكتاب شاكل الإسلام ذكرية الأنصاري هل تعلم أنه عالم من مختصراته في الفقه والأصول لا من مطولاته فهمتم الملكية كثيرون اليوم هل هل مختصر خليل هو الذي يثبت عالمية المؤلف؟ لا لا ولكن من ثناء الناس عليه او من مؤلفات أخرى كذلك انا لا أحب أن أقوم من مثل هذه الكتب ومثل هذه المختصرات فيها نعم مفيدة وكذا وكذا في بابها وفي مستواه لكن ليست ثكرا في الحقيقة هي كتب منهجية دراسية وكذا مناهج للدراسة لكن ليست ثكرا لا تكون كالعامة فذلك هذا يدارس أصول الفقه للمبتدئ فلان هذا أول ما أصول الفقه قديما لا أذكره ممكن فأجد الـ أجد الـ يقول محمد رشيد هذا قوي جدا في أصول الفقه من أين جئت بقوين جدا يفهم أصول الفقه لكن قوي جدا هذا زور كذب تهمتم هذا المبلغات وهذه. المشتغل بالشيء كما قال لي بعضهم أنت متعصب حنفي ولم يعلم عني إلا أني حنفي فقط <تصفيق> <تصفيق> يعني هذا قدر زائد فهمتم هذا؟ آه قدر زائد قلت لماذا تقول لك أنك تصحح جواز من نكحت نفسها بغير إذن وليها قلت له هذا الشرع هذا أصل مذهبي التعصب أنك توضح لي وأقول لك قولك أنت باطل ولا اعتبار له وكذا لكن هذا أصل مذهبي نعم هو لا يعلم أن أخته إذا فعلتها ووجأت تقول لك أين ورقة الزواج؟ أنت أختك ستكون زانية إذا, إذا لم تصح هذا الزواج لكن سيبحث عن ورقة الزواج العرفي ليثبت به الزوجية إذن انت حنفي رغم عنك وإلا ستقول لها حتى لو معك ورقة أنت زناية انتهى كله يأتي عند أحدهم أيضا بعضهم يقول لا يسمع, إلا يعني لا يسمع إلا من يكفر ترك الصلاة خد اسمع, اسمع هذا اقرأ لهذا لا هيكفر لا يا خلاص ولن يكن قرأ حكم تارك الصلاة معنى أنه كافر كيف هو كافر لما أتصور أنه لا يعرف لا يغسل ولا يكفر ويطفم قبل المسلمين وكذا, وكذا فقد يا عم الواحد أقل والله باللفظ الواحد يخاف على أبوه أمه يا عم اللي مش كفار تقول لا بقى ثقه على ما قاله كفار الحناب لي قاله كفار كفار على مذهب أحمد بن الحمدر خلاص هكذا يعني هو بالهوى لا يا سيدي مش كفادر الواحد يخاف على بؤه وامه اللفظه يعني بالهواء القضيه بالهواء العلم ليس كذلك ادعوكم من المبالغات دائما ان العلم ميزانه في كل شيء لا تبالغ لا تفزع من الهالات هذه الهالات ترهبنا نحن الله طلع كده طلع. ولا ليها اي لازمه والله ولا ليها اي لازمه ممكن تدهنوه في الاسفور طبقه الاسفور عمل موف لكن العلم والمسائل بالفعل والله يخذها هكذا اعتبرها توقفية مؤقتا بالعلم والاختارق اي انسان اختارق فقط حاجز الهيبة وناقشه في العلم تبتشف بلا ممكن يكون هو ابيض جميل وش مدورة كذا وش عليه نوري ما فتفكي ان العلم معبي الحقيقة لا كنت رجماتيا في هذا المسائل شكرا لكم بكتوفيك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وَجُوعَل لِمُغُمُكِتَابَ وَحِكمَتَ وَإِن كَلُ مِم قَبَلُ لَ فِيضَلَ لِ